بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ النهاردة نتكلم على الشابطر جديد شابطر الليبر أول حاجة قبل ما نتكلم على موضوع الليبر لازم أعرف هو المريض هيجيلي العيادة بيشتكي من إيه أول حاجة هيجيلي مريض الكبد في الغالب بيبقى أسبتوماتيك فلو أسبتوماتيك مش هيجي لأن معظم أمراض الكبد الداخل الأول ميلد فالإنسان ما بيحسش بيه لكن لو كانت حلقة كيوت هيبدأ بقى يجيلي من بين في الريت ليه؟ لأن الكبسول لما الليفر بيبدأ يكبر شوية أول حاجة بيضغط على الكبسول فلما بيضغط على الكابسول إيشه نفسه بتاع الليفر ما فيش فيه بين سينسيشن لكن الكبسول هي اللي فيها البين سينسيشن طيب بشتكي كمان من ايه؟ من شوية أصايت طبعا شخص متكلم بصفة عامة كمقدمة بسيطة بشتكي من أصايت بدأ يجمع مية في جسمه إيه طب هي أنا بقى كدكتور ممكن أشوف عليه إيه بشوف عليه الجنس بشوف عليه إسفرار في جسمه إيه ممكن لو كان الليبر بقى حالته ما يعني حالته خلاص كومبنساتيد قادر يعني كده هلاقي عنده كلبينج طب لو كان دي كومبنساتيد دي كومبنساتيد يعني خلاص في مراحل متأخرة هلاقي بقى عنده سويتر هيباتيكس ده عبارة عن ريحة التفاح المعطن بتظهر من بقوضية ريحة مشهورة جدا وابدأ عنده الاسايتس بيبقى ايه وصل لحالة كبيرة جدا بنلاقي ناس عندها نتجمع فيها بالعشرة والعشرين هنتكلم بعد كده على خلاص كده خلصنا المقدمة البسيطة هنبدأ بقى ايه في الكلام اللي جاي ده بس كان عشان نعرف معلومتين بس بصف بعد كده احنا هنتكلم على liver investigation test ايه يا liver investigation test انا عايز اشوف هل ال liver ده شغال ولا مش شغال هل ال liver ده قادر يقوم بوظيفه ولا مش قادر يقوم بوظيفه اول حاجة انا عايز اشوف liver function بشوفها بايه بالسيرم البيومين الالبيومين ده هو حاجة ال liver بيخلقها طب لو هي مش ما يبقى ال liver boy. طيب ايه هي السيرم البيومين النورمال فاليو بتاعته من ثلاثة ل 5 جرام بر ديسيلتر طب بس السيرم الالبومين ده اللونج هافلاي يعني بيفضل فترة طويلة يعني معنى كده ان هو بيفضل قاعد في جسمي فترة طويلة يبقى هيبان اكتر في الاكوت ولا في الكرونيك لو واحد جه مرض اكوت فجأة هيبقى المخزون لسه عنده من الالبومين موجود فبالتالي مش هيبان ان هو قليل لكن لو واحد بقى عنده كرونيك ليفرد ديزيز بقى لفتره طويله هيبدا الالبومين عشان كده اذا انخفض السيرم الالبومين في مريض الكبد فانه يعني حاجتين يعني انه هو كرونيك ليفر ديزيز وكمان يعني انه هو ليفر ديزيز سيفير كبير ليفر ايه ديزيز. طيب في حاجه ثانيه البروسرومبين طيب البروثرمبين طيب من عشرة لاربعتاشر 14 ثانيه بس الهاف لايف بتاعته قليله شويه فعشان كده بيظهر في حاله ايه الاكوت لو واحد عنده اكيوت ليفر ديزيز هيبدا بسرعه يقل البروسرومبين طيب طب ازاي اعرف البروسرومبين هو اللي, هو اللي بايض او هو اللي قليل ولا هو عنده مشكلة في البيل كانت طيب لو ديته حقنة فيتامين كي اللي هيحصل هكذا اميز ان هو عنده كوليستيز ولا عنده ليبر ديزيز ودي طبعا موضوع مهم جدا هنتكلم عليه في الهيماتولوجيا طيب في بقى نرجع بقى لاشهر تحليلين موجودين في تحليل كل دكاترة الكبد بيسألوا عليهم ويطلبوهم الاس تي والاس تي اول حاجة دي سليبر بايو كيميستري أنا عايز اعرف دي عبارة عن انزيمات بتزيد لما خلايا الكبد اللي باته سل سل تتكاث يعني معنى انا الاقي واحد عنده ارتفاع في ال الاس جي او تي او الاس جي بي تي ده يعني كلمة واحدة ان الليبر سلز نفسها بدأت تتكاث طيب ايه الفرق بين ال الاس جي او تي والاس جي بي تي الاس جي او تي ديت مانس كمان في في لكن الاس بتبقى سبيسيفيك مشهورة قوي في حالات الليبة ثاني حاجه ان الاس بتبقى لونج هاف لايف عشان كده بقدر استدل عليها بتبقى هي المور والمور specific لكن الاس بتبقى شورت ايه شورت طيب هنفترض ان انا جالي مريض العيال لقيت عنده ال S G O T عاد يبقى أنا حاجة من اثنين يا إما هو عنده الليبر تعبان أو ال إيه تعبان طيب إيه اللي أنا هعمله و بقى طيب أنا هعمل إيه هطلب ال S G O T وال S G B T عشان كدا دائماً بيساعد دكتور الكبد بيطلب ال اثنين ال S G O وال S G B T هو طبعا بيريح دماغه هو عايز يعرف لو الاثنين ارتفعوا يعني خلاص هو السين المورثسيف اللي هو الاس جي بي تي مرتفع يبقى هو في الغالب ايه هو خلاص هو مش في الغالب هو بقى متاكد ان هو مريض كبد الاس جي بي تي بيبقى في حاجتين اما الام اي ده ما كانش ينفعش ان الاس جي بي تي موجود عالي فهو خلاص اتاكد ان هو ايه مشكلة عنده في الكبد طيب في بعد كده موضوع تاني اسمه الالكاين فوسفاتيز الالكاين فوسفاتيز دوت حاجه انا مش خالص هو موجود أصلاً كسورس موجود في الليبر وفي البون وفي البلاثين بيزيد في حالات كتير بيزيد لما بيحصل عندي بايلاري ابوسترابشن بيزيد في كل حالات اللوكيميا والليمفوم بيزيد في حالات الهيباطايت عشان كده أنا ما بقدرش استدل عليه لوحده بس فيها معلومة إنه هو بيزيد قوي في حالة إيه البيلاري ابوسترابشن يعني لما يكون الكومان بايل ضغط نقفولة أو فيها مشكلة بيزيد إيه الألقالين فوسفاتين عشان كده انا عايز اعرف لو انا اتلقيت واحد عنده الالطامنفوسكاتيز عالي قوي اوي والSGOT والSGBT معقولين عالين بس حاجة بسيطة يبقى هو في الغالب ما عندهش مشكلة في الكبد نفسه هو عنده مشكلة فين المشكلة اللي عنده هي مشكلة في الكمان بايل باك او في الايه او في الكناليكولاي ايه سيستم نفسه ماشي عنده ايه في الغالب بايلاري وباستراكشن سواء فقا كان اي سبب بان سواء ستون تيومر اي حاجة مش هتفرق ايه معانا خلاص وبرضك لما يكون عنده هيباتيك ميتاستاسيز عنده بدات سرطانات تنتشر من جسمه وتروح ايه لب طيب من ضمن الحاجات الثانيه اللي احنا بنستدل عليها من وظائف الكبد عندنا في الكوليسترول الكوليسترول اللي هو المسؤول عن ان هو هو له علاقة بان هو بيعمل استريفيكيشن ايه للليفر وبيطلع الليفر في البايل طيب هنفترض ان واحد عنده ابيستراكتيف جاندس فابيستراكتيف جاندس هلاقي عنده الكوليسترول عالي طيب لو لقيت بقى واحد عنده بايلاري برايمري بايلر سيروس يبقى عنده ايه عنده زيادة في الكوليسترول طيب في بعد كده حاجة موضوع مهم قوي اسمه التوتال بلازما بروتين اند جلوبولين في معلومة في الطب مع يعني معلومة حساسيه ان نو هايبر ما فيش حاجة في الطب اسمها واحد عنده الالبيومين زياده الالبيومين يا عالي يا إم... لا مش عالي يا نورمال يا ما اسمها إن إيه عالي فمعنى ان انا اقول واحد عنده توتال بلازما بروتين عالي مش معناها ان هو عنده الالبيومين عالي لأن الألبيومين ما طيب إيه اللي عنده عالي؟ هو معناه إن هو عنده الجاما عالي حالة خاصة في مرض اسمه الملتيبول ميليوما دوت الطلبه بتاعه طالعه شهيرة بيقول راجل كبير عنده زيادة في الاي اس ار وجوني ايك يعني عظمه بيوجعه وعنده التوتال بلازما بروتين عالي ده الانسر بتاعتها وعنده ملتيبل ميليوما طيب في بعد كده عندنا مريض الليفر اللي بيشرب كحول من ضمن المركر المشهورة قوي اللي واحد عنده مشكله عنده الكحوليك ليفر ديزيز ان هو عنده زيادة في الاميون جلوبولين A وعنده الاس جي او تي على الاس جي بي تي ريشيو بتبقى عالية قوي يعني معناها ان الاس جي او تي بيبقى اكتر من الاس جي بي تي ماشي في بعد كده بقى مركر مشهور قوي اسمه الالفا فيتو بروتين الالفا فيتو بروتين اي مريض كبد لازم الدكتور يطلب منه كل ثلاث شهور او كل ست شهور ان هو يعمل له تحليل الـ SGT والـ SGPT عشان يعرف هل الخلايا بتاع الكبد نفسها بتتكسر ولا لا هو طبعا تكون بتتكسر لان الفيروس وكده ببقى فيه مشاكل وبيكسرها بس انا عايز اعرف هل هي وزن نورمل ولا فيها باية عالية هاو ولا رجعت بقت للمعدلات الطبيعية لان احنا عارفين ان الفيروسات الفا... بتاخد منحنيات بتطلع وبتمزل على حسب ايه؟ على حسب حالات كتير فطبعا من ضمن الحاجات اللي احنا بنطلبها الالفا فيتوبروتين الالفا فيتوبروتين ده هو اول ملاقيه زاد اوي اوي ده معناه ان هو عنده تيومر فين في الليبر يعني عنده هيباتوم وده من افتر حاجات اللي احنا بنحب نستعملها او نحب نقيس عليها كمتابعة لمريض ايه؟ للمريض الليفر لان انا لو عرفت ان انا فحلله لقيت فجأة ال سي جي او تي وال اتش جي بي تي عاليين وتلاقيت الالفا فيتوبروتين بروتين عالي قوي اشك ما اقولش ان انا متأكد اشك ان هو عنده ايه هيباتوما الا بقى في حالات ناس بقى مثلا حلالها لاقي الالفا فيتو مثلا عندها وصل لمئات الالوف لا خلاص بقى ده يعني بقى رقم صلاف هو هو مورفستس معايا طبعاً شكاية من نشنا نعمل البلين إكس راي والسونار ده طبعاً بيبين لي كأنني بشوف المنطقة التشريحية اللي فيها يعني بشوف حجم الضيامة بتاع البايل كان الكلاي بشوف الاسبلين وضعه ايه هل بتضخم ولا لا بشوف الليبر إيه بتاعه عامل ايه بشوف الكل بلاتر فيها ستون ولا ما فيش فيها بعد كده في عندنا موضوع اسمه سي بي أو أشعة بالصبغة على الكومن بايل ده الأشعة بالصبغة دي انا بعمل ايه الاشاعة دية بالضبط كأنها بترسم لي البايلاريتيس بس الكمبنيكاشن بتاعتها ان انا ممكن اجرحها صح؟ ممكن اعمل انفكشن و... واشنا عارفين ان في الديودنم اللي نايم فيها البنكرياس والحتة دية كلها فيها الكمبنيكاشن مع البنكريات الضغط فلو انا وانا بعدي امتجارش البنكرياس ممكن اعمل بنكرياطايتس واعمل بورتنايتس واعمل مشاكل انا في غنى عنه ماشي بس امتى بنلجئ ليها الاندكيشن لما يكون واحد عنده obstructive jaundice يعني ايه obstructive jaundice obstructive jaundice ومعاه intrahepatic bile dilation فانا ممكن بالتالي لو انا عندي فيكاري اقدر اشيل الحصوه ايه اللي قافله السكه معايا طيب بعد كده في حاجة اسمها الليفر بايوبتي عشان خاطر يا جماعة اي واحد تشك ان هو عنده هيباتوسيلولار كارسينوما بلاش تعمل له ليفر بايوبتي لأ لأن أنا عملت ليفربايوسي أنا أبنقل السر السرطان من منطقة المنطقة طيب إيه هي الانديكيشن indications إن أنا أعمل ليفربايوسي يعني أنت أعمل لواحد ليفربايوسي واحد عنده ال s جوتي وال s جبتي عالين قوي وأنا عملت له تحليل ملائش عنده فيروس ولا لقيت ومش عارف يعني أم إكس مش عارف إيه السبب إنه معلين أو واحد عنده ال السبلين مع اللفرب كبار قوي هباتو سبلينو ميجا ل مثلاً أو هباتو ميجا الكبير قوي وأنا مش عارف اعرف السبب او واحد عنده بقى مشكلة نتيجة نقل الزرع كبد او حاجات من دي فانا عايز اخد بيوبسي. طب ايه هي الاحتياطات اللي انا كدكتور علشان امقى في الامان اعملها قبل ما اخد بواحد بيوبسي؟ اول حاجة اني لازم اتأكد انهم مش هيجروا نذيف يعني البروسرومبين طيب لازم يكون عاري شوية لازم تكون البلتلت اكتر من مئة مش معقول انا هجرحه واجرح حتة في الكبد وهدخل بعملية بسيطة هي طبعا عملية بسيطة بس اللي هي بتخش بحاجة صغيرة كده كده تروكات تروكات بحاجة بسيطة خالص كيانا شك تنبرأ بس انا مش هينفع عملها الواحد عنده مثلا سيولة ماشي ثاني حاجة لازم يكون المريض كوبرة مش هينفع عملها لواحد عمال يسرخ وانتوا اخدوا حتة من كبدي زي ما بنسمع وعمال يسرخ وتحرك مش هينفع يبقى طب ايه يبقى بيات ايه الافتياطات طب ايه هي الكومبليكيشن؟ او الكمبيليكيشن ان انا ممكن وانا داخل ادخل غلط او مجارف معور اي حت ان انا ممكن اعمل بليدنج ممكن اعمل انفكشن ماشي طيب ايه هي الحاجات الكنترا انديكيشن يعني امتى ما ينفعش اعمل لفر بيوف اول حاجة ان يكون المريض ما هوش متعاون معاي عمال يرفص ويسرخ والحقوني وانت بتعمله فيها ايه أو البلاستس بتاعته ليلة. لما أكون البلاستس بتاعته ليلة أنا أي جرح هعمله هعرضه النذيب. أو واحد بقى عنده ماركز آسيت عنده الآسيت بقى كبيرة لا هو بطنه عايمة ببركة من الماي. وطبعا غير إنما أكون بقى متأكد إن واحد عنده هيباتوما. معنى إننا نعمل هيباتوما واحد عنده آس آس واحد عنده هيباتوما وأنا أخذ منه عينه أنا بعمل جريمة. أنا بخلي المرض ده ما هو السرطان في حتة صغيرة أنا بدأ بنشر بجسم كل طيب سبع حاجات. ثلاثه بروتينيه الاسايتس او ثلاثه بروتينيه البيفي بيبقى الامراض ديت بيزيد يعني إيه؟ بروتينية دول انا رشخصها ومعايا زي إيه؟ واحد عنده تي بي بروتنايت. او واحد عنده طالع من البروتينيم او البلور. او واحد عنده ميتاستاسيس في البروتينيم في الغالب بتبقى طالع من الأوبر. الامراض الثلاثة دمت اللي هي التي بي بروتنايتس والميزوسيليومة والميتاساسيز اوفزا بروتينية الامراض الثلاثة ديت هلاقي البطن بتكبر قوي ومعها قصيد الاول انا هشك انه عنده مشكلة في الايه في اللبس سواء فيروسي بي هبدأ الف وادور معاه في الاخر خالص مش هلاء حاجة في اللبس فهشك انه هو فين عنده مشكلة في البروتينين. طبعا في حاجة اسمها اللابروسكوب ده منظار البطن والاندوسكوب ده انا بخش اشوق اشخص وعالج البريكي. طبعا بقى في حاجات بقى دلوقتي متقدمة وما فيش فيها مشكلة زي ان انا اعمل CT scan او الMRI طبعا الMRI more sensitive ودي هات اللي بتجيب لي من الاخر في الحاجات دي كلها نبدأ في موضوع جديد اسمه acute hypocyte acute hypocyte definition بتاعه مهم جدا ده عبارة عن inflammation في liver brain crime less than 6 شهور يعني عنده التهاب. في الليفر برينكما أقل من 6 شهور ده اسمه أكويط طبعا هي الأسباب الأسباب بتاعته هي في الغالب بتبقى أفيير بس ممكن بقى واحد بياخد قحول أو واحد عمل عملية مثلا فاتعرض للهلوزين أو واحد خد أدوية بطريقة مبالغ فيها زي خد بقى باراسيتامول أو الأدوية بتاعه علاج التيبي بنقسمهم الأكويط فيرا الحبوباتيتيس الأكويط أسس حبوباتيتيس لفيرا ونام فيرا وحتى الفيروس في هيباتوتروبك فيروس وفي نان هيبياتوتروبك فيروس يعني في فيروسات متخصصة فقط إن هي تصيب ايه الكبد وفي حي... وفي فيروسات بتصيب مناطق وبالمرة كمان ايه بتصيب الكبد الحاجات الهيباتوتروبك المتخصصة زي فيروس ايه ب سي دي ايه طبعا في شوية حاجات جديدة كده فيروس ف وفيروس ج في بقى نان هيبياتوتروبك مش متخصصة او في ال ايه في الكبد زي صايتوا ما قالوا والفيروسات دي هنبدأ بأول فيروس هو هباطايتس A فيروس الهباطايتس A فيروس هو عبارة عن RNA فيروس وبتنقل فيكو أورن مشكلته انه هو بنتشر بسرعة منتشر جدا بس هو فيروس حميد لا بيعمل سرطان ولا بيعمل وما فيش فيه قريب طيب ايه هي الماركر بتاعته في عندنا قاعدة كده تعرفوها وتكتبوها على جنب. ال-Ig M والإي جي جي الإي جي إم لما يبقى زيادة ده معناها إن هي فأي فيرل من الفيروسات. طيب الإي جي جي لو تجدتها هي لزيادة يبقى الراجل ده أو الطفل ده لإن الفيروس إي بي تصيب دائما الفال عمرية الصغيرة يبقى إيه؟ old infection. يبقى عيدها تاني كمان مرة بالراح الإي جي إم ريسينت إنفكشن الإي جي جي أول إنفكشن البروفلكس في طبعا بروف هو طبعاً بروفلكسس يعني ما بالنسبة للناس عايشة في مصر طبعا معظمهم خلاص هو طعم من الفيروس اين انه اتعرض له فجسمه مكون له اكسام مضاد وهو فيروس حميد ما فيش فيه مشكلة بس لو واحد بقى عايز يسافر بلد هو عارف ان فيها فيروس ايه ممكن ياخد الاكتيف ايه فيكسه او ممكن ان له بس تيمونيزيشن زي ما في الكوميونتي بقى ان في حاجات اسمها بسيط في مونول ان انا بدي له كوميونو جلوبلين الاميروغلوبين ده هو اللي هيموت ايه الفيروس طب بعد كده بقى ناخد فيروس من الفيروسات الرهمه شوية هو فيروس بي فيروس بي هو دي ان ايه فايروس معظم الفيروسات الكبديه ار ان ايه ما عدا فيروس بي فيروس بي هو الوحيد فيهم اللي دي ان ايه فايروس دايما بيقولوا ان فيروس بي يتنقل بجميع الطرق والكباري كل الطرق فراي يتنقل سكسوال يتنقل بلاد يتنقل ترانس بلاسينتا يتنقل بكل حاجة وهو يتقال على انه هو فيروس ريخي مبايخ ويعني بجد لانه هو بيعمل سرطانات بيعمل ماليجنانسي بيقلب بكرونيستي ممكن يعمل فالميناشن يبدأ يدمر الكبد خالص وطبعا فيه كارير الماركر بتاعه واشنا عندنا فيه ستة ماركر بصفة عامة كده لأي فيروس انا عندي فيه سيرفس انتشن وكل انتشن لوقى الانتيبود بتاعه يبقى في السيرفيس أنتيجن اللي هو الأنتيجين اللي موجود على الفيروس من برا وفي الـ إيه السيرفيس أنسيبوتي طيب في الكور إيه هو الكور ده ده الحاجة الداخلية اللي جوا الفيروس ده أنتيجين في الفيروس اللي بطايتس إيه اللي بطايتس بي إيه أنتيجين الإيه أنتيجين دوت يعبر عن إيه ده الأكتيف فيرا ريبليكيشن ريلين اللي أنا لو اتلاقيته عالي معناها إن الفيروس دوت نشط وعمليا توقف هنتكلم على كل واحد لواحد السيرفيس أنتيجن السيرفيس أنتيجن ده بيزيد في حالات الأكيوت وبرضه بيبقى زيادة هو خلاص أنا لسه بقى عندي الفيروس الأول مرة يدخل فبلاقي السيرفيس أنتيجن بيبقى موجود قوي طب الانتيبوضي معنى أن أنا لاقي عندي هباطايتس بي سيرفيس أنتيبوضي معناها أن أنا لا محتاج بكسين ولا أي حاجة والجسم بتاعي هيقدر يقوم بالواجب وهيخلصني منه طيب الهباطايتس بي كور أنتي أنتيجن هذا موجود داخل الهيبرتوسايت يعني مش هلاقيه في الدم طيب معنى ان انا واحد عنده الهيبرتايتس كور أنتيجين موجود ده معناها ان هو بدأت, بدأت الخلايا في القفر. طب ب كور انتيبيدي في انا من شوية ان انا عندي الايجي إم والايجي جي تزيد معناها ان ده recent infection الايجي the old infection طيب طب الاي اللي هو الهيباتايتس بي اي انتيجين ده لو انا لقيته زياده الاي احنا قلنا هو المسؤول عن الريبلكيشن لو انا لقيت الاي موجود يبقى ده الفايرال عمال يتكاثر طيب لو انا لقيت هيباتايتس بي اي انتيبودي الانتيبودي بقى بتاع الاي اللي بيكسر معناها ان الجسم قدر يخلى انتيبودي يقدر يهاجم الانتيجين اللي ايه اللي بيتقاصر معناها ان انا جسمي قدر يتغلب على الفايروس فانا كده في مرحلة نقاهه وانا ما بعديش ولا اي حاجه ماشي طيب البروفلاكسس طبعا في باكسين اشنا بنتديه للدكاترة وطبعا الناس الاكتر عرضة ان هي تتعرض لتتعامل مع الدم بصفة عامة وطبعا اشهر الناس دي اللي ياريت ياريت بلاش تنسوهم اللي هم بيعملوا هي مضيالي سنتشن الناس الغلابة اللي بيعملوا غسيل كلب ليه بقى الناس دي؟ لأن يعني طبعا الناس دي بتفقد كمية دم وطبعا انت عارفين الممرضة بتعمل الدم ومطلاشة وطبعا انت مش اجهزة تعقيم قوي ففي الغالب بتنقله فيروس بي وطبعا الهومو سيكشوال والإيه والدكتور والنيرس والإيه والناس اللي عندهم ينفوين طب افرض واحد لسه دلوقتي متعرض لإيه عارف انه هو وهو بتدفقنا اتعرض لإيه للفيروس للأند... لل... بي ممكن ياخد الاميوني ياخد في خلال 24 ساعة من تعرضه طيب ايه هي الحاجات اللي لو انا عملت تحليل للانسان ده هعرف ان هو هل هو جد بروجنوزيس ولا باد بروجنوزيس او بصيغه اخرى ما هي الدلائل ان فايرال ريبليكيشن ان الانسان ده عنده فايرال ريبليكيشن اول حاجة ان انا لقي الهيباتايتس بي اي انتيجين موجود مش احنا قلنا ان الاي هو اللي مسؤول عن الريبلكيشن طب لو انا لقيته موجود يبقى الفيروس بيتكاثر طيب ان انا لقي عنده بوزيتيف دي ان اي بوليميريز انزايم بس خلاص كده دي اهم حاجة موجود ان الدي ان اي بتاع الفيروس عمال يتكاثر ثاني حاجة ان انا لقي بوزيتيف دي ان اي فايروس بس طبعا احنا ما بنعتمدش على اثنين وثلاثه احنا بنعتمد على واحد ايه هو واحد ان انا بقى عنده بوزيتيف هيباتايتس سي انتيجين خلاص يبقى الراجل ده عنده دايره ريبليكيشن لان الحاجات الثانيه بخش بقى في البي تي والحاجات دي ودي طبعا ايه غالية ومكلفة وفي الغلب بينه وبينكم والحاجات دي برضو ما تستعملش احنا بنعمل الهيباطايتس بي سيرفيس انتشي فبنلاقي موجود يبقى ده عنده الايه الفيروس ايه نيجي بقى للمشكلة الخطيرة في مصر ايه هيباطايتس تي فيروس هباطايتس سي فيروس دوت عبارة عن ار ان اي فيروس ايه حكاية الماركر والحاجات ديت منهاش اي نيمة فيه وهو فيروس ريخل ليه لأنه هو بيعمل كورونيستي بيعمل ماليجنانسي بيعمل كارير ومشكلته ان لما بيجي للمريض بيبهدله هو فيروس غبي وكاسف ما بيعملش حاجة بس مشكلته ان هو بيفضل ينهش في الكبد وبيكتشف ايه بالصدفه وبيعمل بقى كورونيستي والماليجنانسي والحاجات دي طبعا الماركر ما لهاش ايه ما زي ما قلت ليه ما لهاش ايه واحد عنده هيباتايتس سي انتي بودي او هيباتايتس سي انتيجين استفدت يا فرحتي انا عرفت ان الراجل عنده فيروس سي في. بس هي ذا المعلومة الوحيدة اللي بديه إلي لا هيخف ولا مش هيخف ما خلاص هو عنده الفايروس لأنه ما فيش علاج له في بعد كده هباطايتس اي فيروس تعرفوا عنه انه هو شبه هباطايتس اي فيروس لكن خطورته لو حصل أثناء الحمل بس ما تعرفوش حاجة ثانية يبقى هباطايتس اي كأني بتكلم على هباطايتس اي بس اي لما بيجي الوحيد حامل بيقلب عندها ايه بفالمونانت ايه ليفارديزيك هباطايتس دي, دي عضية واحدة لو مالوش اي حاجة مشكلته الوحيدة ان هو لو ايجا ككون انفكشن مع هباطايتس بي يعني واحد دخل مع جسمه في نفس الحؤنة دخل فيها فيروس بي وفيروس دي هنا بقى هيعمل عنده مشاكل كبيرة قوي يجي له سوبر انفكشن يعني ايه سوبر انفكشن؟ يعني واحد عنده اصلا فيروس بي خلاص هو عنده فيروس بي بقى له ثانات اثنين ثلاثة وفجأة اتعدى فيروس دي بيبقى فيروس دي بيستغل فيروس بي ويبدأ يعمل خليط اسمه دلتا إيجان ويبدأ يبوصل لإيه الكبد. ااا نتكلم على الأكيوز فيرال هيباتي. الأكيوز فيرال هيباتيتس البصروج بتاعهم كلهم حاجة واحدة. إن هو عنده بورتال تراكت إنفليترشن بالإنفلاماتروسيل وعندو وعنده الكاناليكولاي بتاع البايل بتبقى داية شويه وطبعا عنده سنتري <تصفيق> زونال نكروز الكلينيكال والله عندي حاجتين يا اما المريض ده عنده جونز يا اما لسه ما عندوش جونز في الغالب من الهيستوري بعض مريض بيأكل برا البيت او لسه رايح لدكتور السينات او لسه واخد نقل دم بلاي عنده السيرم باليروبين ببقى ايه عالي شويه ببقى عنده اعراض البرد ايه اعراض البرد والله إيه؟ عنده نزيه عنده شويه بوميتنج إيه لو حللت له ال اتش جي او تي عاليين شويه في الغالب مريض الاكوت فايرال هيباتايتس بيحصل عنده ايه خلاص دي هي ممكن يقلب لكورونيك طيب لو كان بقى عنده جوندس بقى او الكتريك هيباتايتس اول مرحلة بيشتكي من مرحله الفايريميا الفيروس عمال يجري في الدم بتاعه هو عامل عنده فيفر وهيدك وانسومنيا ومليز وبدأ بين في الرائد هاي بكوندريم والเอสجي أتي عالي والเอสجي بيتي عالي ده نتيجة إن الفيروس البايرس يجري طيب بعد كده لما بيد يحصل سوينج في الهبة الصيد بتديع شوية فلما تديع تخلي يحصل عنده جونز فيحصل عنده كل استاتيك جونز والجونز الجاي كمان شوية ايه أنا شرحت بالتفصيل طيب إذا الحاجات اللي المريض هيشتكي منها في المرحلة دي هيشتكي برضه من فيبر وهيدك وإنسومنيا وما ليه بلاقي عنده الليفر كبر شوية والسبلين كبر شوية بس الحاجات ديات ما بتبانش قوي يعني مش بقى وصل بقى عند الكوستال المارجن بقى باربعة تنفي واربعة فنجر والكلام ده لا هو هيبقى كبر شوية بس ما هواش محسوس لسه عشان كده ساعا عندنا سؤال بيقول ايه هو الدفرينشال دياجنوزز بتاع شاست بالبوب يعني واحد مجرد بس ان هو عنده الاسبلين بدأ ايه ينحس طبعا عارفين انه نورمال الاسبلين متداري خالص بعيد انت ما بتشعصوش ولا ايه حاجة تبقى ايه اللي هو عندنا خمس حاجات بتعمل ايه جاست دي اول حاجة التيفوئيد ثاني حاجة الانفكتف اندوكاردايت تالت حاجة الفيرال هباطايت تالت حاجة البروسيلا خامس حاجة الانفكشن مونوكليوزي ايه بنعرفها بالفيدال تيست السؤال بيجي لك في الامتحان ازاي هو مش بيجي لك يقول لك ديفرنشال ديجنوزز اوف بالبس بين وخلاص لا هو هيقول لك الدفرنشال ديجنوزز وازاي تشخصه او ايه هي الانفستيجشن بتاعه كل واحده معايا فانا لازم اتكلم عن كل واحدة كلمتين هقول ان التيفوئيد بشخخ بالفيدال طبعا اللي مش فاكر بقى فاكر ايام المايكرول حاجات الانابيب الصغيرة طب الانفكتيف ممكن اعمل له بلاد وممكن اعمل له ايكو طب الفيرال هيباتايتس اعملي ترانس امينيز اللي هو الاس او تي بي تي او ماركل طب في بعد كده البروسيلا البروسيلا بقى في حاجه ما الابري ايه تيت. طيب فين مونو مونو في ما بار فايروس انتي بودي اللي هو معايا طيب في بعد كده بوست إكس... بوست جونس خلاص هو جاله جونس بس في معلومه لازم اعرفها ان بس الجونس بيفضل موجود فتره ليه لان الاسكليره عباره عن اليستيك او فيها كولاجين فايبر ده ما يعني ده فيها كولاجين فايبر في الاسكليرة الكلاجين فايبر بتحب تمسك في في البلوروبين فلما تمسك فيه شوية فيفضل عندي ايه الجندس موجود مع ايه ان انا البلوروبين قاله طيب ايه هي الكمبيليكيشن اللي ممكن تحصل لواحد عنده اجيوت هباطايت اول حاجة ان هو يقلب بكورونيك بس اكتبوا لي على جنب كده ان فيروس ايه ميفر افر ان هو يبقى كورونيك ممكن ايه اللي بفعل من انت هباطايت الكبد بقى حالته تتضهور وتتعيه او يحصل عنده كوليكتازي. بس من اشهر علامات الكوليستيديس ان هو يبقى عنده زيادة في الالكالين ايه فوسفاتيس او يخلو ريلاكس يجيله المرض تاني في بقى حاجة اسمها بوست هباستيكس اندرو ان المريض بيتوهم المرض تافل الغالب بيبقى دكتور او حد من علاقة بالميديكال كارير بيبقى عارف ان الفيروس الفيروسات حاجة خطيرة وكده فهو جاله اكس هباستيديس فهو بيشك وبيتخيل اعراض المرض لكنه ما عندهش حاجة طب انا كدكتور اعمل له ا أقول له لا أنت ما عندكش حاجة والثيرم البيومين بتاعك كويس وال بتاعتك بتاعك كويس ناس طب إيه بآخر حاجة بقى في الكومبليكيشن والله عنا المريض بقى حالته تبص خالص ويخشين بقى هيك في الهيباتوما زي ما قلنا من شوية الهيباتوما لازم نعمل كل شوية تشيك آب قبل ما يوصل للهيباتوم بأيه بالالفا فيتو بروتي طب إيه الإكسترا هيباتي كومبليكيشن الإكسترا هيباتي كومبليكيشن بيت إن بيبدأ بقى الفيروس يطلع له حاجات من الجهاز المناعي عايزة تنويته فالحاجات اللي هي هتطلع دي بتشوف مناطق في الجسم كأنها هي الفيروس فاتهجمها عارفين الرماسك فيبر هو اللي بيحصل الجسم بيطلع حاجات تموت البكتيريا فالحاجات دي بتشوف ان الغشاء بتاع القلب تشكله شكل البكتيريا ماشي فتعمل معاكم بليكسي فاتنسك فيها وتكسرها وتضوط معا فنفس الحكاية بتحصل هنا. ان فيروس A, فيروس B, فيروس C اي حاجة بيطلع لها حاجات علشان تكسره فالانتجين بقول انت بود يحصل بينهم معركة فتبدأ بقى تعمل أرثرايتس بنكرياطايتس بتعمل جلوميريو جلوميرونيثرايتس بتعمل باسكولايتس الباسكولايتس اشهر حاجة البولي أرثرايتس أرترا... ممكن تعمل ني... نيوروبايتس معايا طيب إيه لا، قبل في معلومه لازم تعرفوها مهمة جدا افتكر ان فيروس ايه يصيب الكبد والكلى مهمة جدا المعلومه دي ناس كتير فاكره فيروس بيصيب الكبد بس لا، هو بيصيب الكبد ويصيب فعشان في حالة مشهورة لك واحد عنده سي او في فيروس وعنده بروتين يوري او بروتينوري. يعني عنده بروتين نزل في اليوري. هو معناها ايه معناها ان فيروس سي ضرب الايه الايه الكبدي فلما ضرب الكبدي الكبده بدأت ايه تنزل الايه البروتين معايا طب ايه هي الانفستيجيشن والله الانفستيجيشن -er كلها حاجات اي كلام يعني حاجات عادية خالص انا ممكن اعمل كل التشيك اب بعمل الاتش جي او بي تي بلاقيهم عاليين السيرم البيومين لما تكون بلاقيه نورمال ليه بقى بلاقيه نورمال في حالات الاكيوت لان احنا قلنا في الاول من شوية قلنا ان السيرم البيومين الهاب لايف بتاعته ايه الهاب لايف بتاعته طويلة يعني ما بيبداش يقل الا بعد من 14 ل 28 يوم يعني لو واحد جاي له اكيوت فيرال هباطايتس دلوقتي وقعد يومين او ثلاثة هو لسه عنده مغزوم من الالبيومين فماش هينزل معايا وده احنا قلنا من فوائد السيرم البيومين ان هو بيميز لي هل الحالة دي بقالها بقالها فترة طويلة اكيوت ولا كوروني معايا طيب ايه هي التريتمنت والله التريتمنت معظمها رانز سبيسيفيك واحد عنده اكيوت هيپاتايتس عنده التهاب حاد هعالجه ازاي والله يرست يستريح شوية يبدأ يأكل اكل كويس بعالجه بالضبط كأنه هو عنده ايه عنده نزل الدرد او دور برد طب لو بدأ يرجع ليه بقى بيرجع لان احنا لما بحصل اريجيشن في الليبر بيبدأ يحصل ايه كيميتك يعني بيبدأ هو عايز يرجع فممكن اديله ايه دومبريدون اللي هو ايه الموتيلي معي؟ طيب ايه بقى الحاجات Acute Hepatitis Non Hepatotrophobic Viral اللي احنا بات... قلنا Sytomical Viral Infective Mononucleosis اللي اللي ايه اللي Fever ايه Sytomical Viral ده بس عنه كلمة واحد ان العلاج بتاعه ايه Cyclobacter طيب Infective Mononucleosis اللي بيعملها فيروس اسمه Epstein الكورونيك هباطايتس الكورونيك هباطايتس الديفينيشن بتاعه مهم جدا ودي هتحالة كلينيكال بتنزل لامتحان كتير انفلاميشن في الليبر برينكما مور زان سكس مونت اكتر من ست شهور طيب ايه الاسباب بتاعته الاسباب بتاعته فيرل او درج او في امراض انهيرت الامراض بقى زي عنده بترصب الحديث في جسمه عنده مرض ويلسون زي ما نتكلم عنهم بالواقع. كلينيكال بكتشر واحد عنده كورونيك ليفر ديزي. هيشتكي من ايه؟ كلينيكال بكتشر. هيشتكي من حاجات نومز بسيف فاتيق. بين فريت هاي بكوندر. عنده إيش حاسس إنه هو ساخن شوية عنده شوية فيبر حاجات بسيطة مش هيشتكي من أي حاجة أفر. في الاول الأول. ديبتوب الحالة الميل هو شوية إلتهاب. بس اهم حاجة اعرفها في الهباتايتس ان ما بيحصلش نو بيحصل ما بيحصلش نوس في الاركتيكشر يعني بيفضل الكابت الشكل بتاعه موجود لان خدنا في الباثولوجيا السنه الثالثه ان اهم كلمه بتميزني ما بين الكرونيك هباتايتس والليفر في الروزز هل حصل عندي نوس في الاركتيكشر بتاع الليفر ولا ما حصلش يا اهم كل التريتمنت بتاع ديجري او المايلد دفور اي حاجة اي علاج بسيط خالص بدله شويه حاجات ليفر سبورت شويه ليمارين مع انتيوجنز وابدا اطمنه قله لا, لا انت ما عندكش حاجة اطمن مفيش اي حاجه طيب لو بقى فور هو ده الموضوع السفير فور الكلينيكال بكتشر من ما بيشتكيش من حاجة لحدات ان هو يبقى عنده سيل وده كل اسم موضوع طيب هيشتكي بقى من ايه السيفير فورم ايه كرونيك هيباتايتس هيشتكي من عنده على طول عنده لو جريد فيفر عنده درجة حراره جسمه عالية شويه ليه نتيجة البكتريميا بقى اللي منتشرة في جسمه عنده الليتر بيبقى كبير بتبقى ان لارج ليفر بيبقى عنده جونس طيب بيبدا بعد كده حالته تتطور يحصل عنده ليفر سيل فيلر وبورتال بيحصل عنده باكتريم لما قلنا من شوية ان الفيروس لما بيخش الجسم بيبدأ يهاجمه فلما يهاجمه يقوم يهاجم حاجات تانية زي الأوتوميون ديزيز كده فيبدأ يعمل ايه اكترا هيباتيك منفستيشن يحصل بقى أرترايتس بولي نيورايتس بولي بيحصل عنده بوليوموري نفرايتس بولي أرترايتس هاشيموتوسايروديتس جريب الزيز أوتوميون هيموليتك أنيميا كلها حاجات أوتوميون ماشي عشان كده في حالة مشهورة قلتها بردوك واعيدها تاني واحد عنده هباطايتس يه فيروس طبعا هتفكر ان هو عنده الكبد بس قلنا لا الفيروسات بردوك بتصيب الايه الكلة فجأة بقى عنده ايه بوروتينوريا يبقى معناها ان فيروس سي هاجم كمان ايه الكبد والكلة طيب ايه هو الديفرنشال دياجنوريس بتاع واحد عنده ليبر دي فيز وواحد عنده بولي ارترايسيس ده معناها ايه معناها الليبر بايز وعنده ارثرايت يعني كانها حالة اوتو اميون يبقى ممكن اقول ايه اوتو اميون هيباتايتس وممكن كمان يكون فايرال هيباتايتس فايرال هيباتايتس الجسم عشان يموت الفايرال بدأ يعمل ايه اكسترا هيباتيك مانيفيستاشن قاعدة هامة لازم تعرفوها ان معظم امراض الثيرويد جلاند هي امراض اوتو اميون ديزيز فأي شو أي كلام في اي كيس او في اي بروبلم يجيب لك في لك حصل فيها حط في الدفرنشال في السيفير فور متاعة الكورونيك بطايتس هلاقي عنده الاس جي او تي والاس جي بي تي ايه عليين طيب هل هيبقى عنده الماركر موجودة والله على حسن لو هو عنده بقى فيروس ايه هلاقي عنده الماركر بتاعيسها فيروس بي و فيروس سي معايا طيب ممكن ناخد بايوكسي اه ممكن ناخد بايوكسي هاد ده ألاقي الكب فيه حتة متكسارة فيه نيكروزز معايا عشان كده دايما بنحب نعمل بايوبسي بس البيوبسي دية مش هتدلني على حاجة اوه هي هتدلني هل في اكتيفتي ولا لا للمرض وده اللي يهمني. انا عايز اعرف هل المرض ده سبير وهيستمر بقى الاخر بقى يفضل عطول سبير ولا هل هو مريض مهمل في علاجه وما بياخدش الدواء فعشان كده اول ما هتدله العلاج هيتضبط معايا طيب ايه هي التريتمنت بقى بتاع الكورونيك اكتيف اوتوميون في بطايتس اللي عنده أوتوميون علاجه بقى بصوا علاج أوتوميون ديزيز ببدأ بجرعة كبيرة بريدنيزيلون بعد كده ببدأ نص الجرعة وافضل أعمل مينتنانس لفترة 6 شهور لو لو ما استريحش ببدأ أديله آدو سايبرين لو ما استريحش ببدأ أديله بقى أدوية إيه زي اللي هي الأميون صابريش أن الحاجات دي وخلص هو ده الكلام الثابت في أي علاج إيه أوتوميون إن شاء الله ماشي والله بدأ خف واستريح تمام بعد التحاليل بدأ يشتكي أبدأ أعد من الأول وهو تبقى الأمراض ميون زي ما نأخذها إن شاء الله في الروماتولوجي حسنة أمراض مؤرفة تبدأ تعالج تعالج تعالج تعالج يخف فيبه شوية يرجع له المرض يبدأ معاه من الأول طب إيه هي التريتمينت بقى بتاع الاكتف فيرال هباطايتس الكورونيك اكتف فيرال هباطايتس والله إحنا بنستعمل الانترفيرون الانترفيرون ده أعراض الجانبية ان هو يعني اعراضه بني بيها وبيعمل حاجات كتير بصراحة حاجات وحشة كلها يعني بيعمل ديبريشان مايوكارضاييتس بومارو ديبريشان ب... بس انا بس حبه بتعمله لان هو بيحطزي على الجزء اللي باقي ايه في الايه في الليبر وإلا ان لو سيت وقع خلاص عشان كده في سؤال بتسئل في العملي وفي الكلينيكل وعلى الحالة وفرق كتير او مع الدكتور هو بيسأله يقول لك يا ابن واحد عنده اكتف سيرروزز يعني إيه أكتف يعني عنده اي وإريا أوف نيكروزيز وكمان عنده إريا أوف نورمل كيشو في في الليبر يعني هو عنده إيه؟ الليبر في ثلاث حاجات في حتة خلاص تليافة فيها حاجات ماتت فيها حتة فيها لسه الليبر ثلاثة هل ينفع أديله يا دكتور إنترفيرون ولا لا تفكروا معي ينفع ولا لا الإجابة طبعا لازم أديله ليه؟ أنا أديله علشان أحافظ على الأجزاء اللي لسه ما بقتش سروزيز لما أنا لو سبته الأجزاء دي كل الليبر هيبقى إيه؟ سروزي؟ لنقطة مهمة جدا طبعا فيه شوية أدوية تانية مع الانترفيرون اللي هي بقى ايه الريبافيرين الريبافيرين دوت احنا بتحب نديه، بس هو متخفص أكثر بصراحة مع ايه مع يعني مع الفيروسات بصبع عامة بس احنا بتحب نديه مع الانترفيرون الاتنين مع بعض بيعملهم بيزودوا الفعالية بايه بتاعت بعض يعني ماشي في ده وطبعا اسمه الكتراكس ده دواء طبعا مرسوم عليه دودة كده وبتاع هو دواء اصلا كان معمول لإيه للديدان بس هم اكتشفوا ان هو يونو ستيميلنت الستيميلنت بتاعه هو بيعمل سيميوليشن لإيه؟ بيعمل سيميوليشن لكل جهاز المناعه فقالك والله طب احنا نجربه كمان فعشان كده احنا بنديه بالمرة مع إيه؟ مع الانترفيرون مع ريبافيرين في وصفه بلدي بقى ان انت ممكن تدي للمريض ده غزاء, ملكات غزاء الملكات مع حبة البركة لكنهم يرفعوا المناعة بس ما بيموتوش البيض بس ده ينفع واحد خلاص يعني انت عمش هو في ناس بيقولك لا انا مش اخد انترفيرون وش اعرف هاي رؤية عارف ايه هو خلاص والله هو اذا اثر على كده انت له الاختيارات كلها وهو حور معية في النقطة ديات ولا طب ماشي في بقى حاجة معلومة مهمة او كلما كان الكبد لا يوجد به بالهارسيا كلما كانت استجابته احسن للعلاج يعني ايه العلاقة دي وايه اللي جاب انا ليه اتكلمت عن البالهارسيا ولسه بدل ان احنا نتكلم في الحكاية دي لان معظم الناس اللي دلوقتي عندها خمسين سنة ولا ستين سنة وتتعالج من الـ من, الـ من الليبر كانت اصلا عندها بالهارسيا فالبالهارسيا مبوضة الكبد بتاعه فهو عنده بقى ايه فيبروزز وسيرروزز وعنده كل المصايب حصلة عنده في الليفر. فبيبقى إيه علاجه صعب شوية. هنتكلم على موضوع مهم جدا في الكيلينيكل زي ما قلنا اسمه السيرروزز السيرروزز ده التعريف بتاعه البسيط خالص شرب بوردر عند فرم كونستان سيليبر يعني اي ليبر احس ان هو شرب بوردر او فرم كونستان ده التعريف بتاعه اللي هو وانا بكشف على عيان بحط ايدي بحس زي ما هناخد بقى في الـ في الاكزياميشن ان شاء الله طب الديفينيشن بتاعه ايه هو واحد عنده نيكروز في الهباتوسايت وعنده فايبروزس بس اهم كلمه اقولها ان هو عنده لوس اوف هيباتيك اركتشر بيحصل له ايه لو اكتشف عنده بورتال هايبرتينشن وليبر ايه فيل فيلم ماشي ايه ايه الباثوجينيسيس اللي بيحصل والله هو بيحصل انفلاميشن لفترة طويلة وبدأ يحصل معها نيكروز يحصل ان ال الاستيلات سيل أو اليد سيل تبدأ تهيج بقى فلما تهيج تبدأ ترسب كولاجين فايبر وكولاجين بنزل جوه إيشو بتاع الليبر فتبدأ تخلي الليبر يبدأ الشكل المعماري بتاعه يبدأ يبوز لما يبدأ الشكل المعماري بتاعه يبدأ يبوز يبدأ خلاص هو عايز ينمو علشان يرجع يرجع لوضعه فلا نفسه إنه غلط تخيلوا نحن مثلا حطت أرض وبنينها وعملنا عموي لا شيء وبعد مطلعنا شوية أم جاي حد أم بوص في العمودي مخرخ ما, ما هو البيت عمره ما هيبقى مستقر إيه هي الأسباب بقى اللي بتعمل سيروز كل الحاجات اللي تعمل إيه إنفلاميشن ممكن تعمل خيبروز بس طبعا باستثناء فيروس إيه لأن احنا قلنا فيروس إيه ما بيعملش إيه كورونست ولا سيروز في يبقى فيروس بيعمل فيروس فيه واحد بيشرب أحل واحد عنده مرض ويلسون أو الهيموكرماتوزي لا شيء في بعض أدوية برضه زي الميستريكسين برضو بتعمل ايه نفس الحكايه بس انا لازم لما اجي اعلق على مريض عنده ليفر سيروزس اعلق على حاجة مهمة ايه هو سبب السيروزس تاني حاجة هل هو عنده ليفر تيلفيل ليفر سيل فيريال ولا لا هل هو عنده بورتال هايبرتينشن ولا لا طب ايه هي الجنرال مانيفيستاشن والمانجمنت بتاع الليفر سيروزس والله الكلينيكال بيتشر بتاعته عباره عن ايه الكلينيكال بيتشر في الغالب ببقى اسيمبتوميك فين اول المرض ببقى خلاص هو الليفر بتاعه كومبنسيد وما فيش ما بيشتكش من حاجه ممكن بقى على حسب المرض اللي هيجيله تاني يعني لو هو عنده هيموكروماتوز هيجيله له دايابيه هيبقى عنده دايابيت زي ما هنعرف طبعا في شوية حاجات بقى في الانفستيجيشن ممكن اعمل سونار اعمل سي تي اعمل ام ار اي اه على فكره انت بتحسها بايدك زي ما ناخذ الاكزيشن هلاقي الليفر كان شارب بوردر واحس ان هو عليه نديوب بس في حاجة كده عايزكم بس تكتبوها في جنب معلش نوت في الليفر في الـ liver is almost shrink دايماً الـ liver ببقى تغير شوية ما عادى في الايه في الـ biolar cirrhosis ليه في الـ biolar cirrhosis لأن الـ liver بيكون مليان بيل فالـ biol بيخلي حجمه يكبر لما مش احنا قلنا ان السبب الاساسي في الـ cirrhosis هو الـ collagen fiber الـ collagen fiber بتضم على بعضها لما تضم على بعضها تقلل للمساح فالـ liver يقل ما عادى الـ biolar cirrhosis بيبقى الـ liver مليان شوية بيل فالـ biol بيخلي ايه يكبر حجم معي في النقطة المهمة دي عشان تبتيجي دايما ايه MCQ خلاص برضو بنحب نأكد عليها ان دايما اي مريض انا عارف ان هو عنده الكب بتاعه فيه مشكلة او عنده يا ابني حرام عليه ما ينفعش كدك... انت كدكتور تسيبه لازم تعرفه على الاقل ان هو عنده احتمال بنسبة 50% ان هو يجيله سرطان في الكبد اقولها له كده لا احتمال يجيله سرطان في الكبد فلازم كل ستة شهور او كل سنة او هو المصور طبعا كل ثلاثة شهور بس طبعا عشان التكلفة والحاجات دي على عمل القلبة كل ستة شهور يعمل صنار اشوف الوضع عامل ايه يعمل الففيتو بروهين معايا معايا انا نتكلم عن مرض اسمه اسم ريوميكروماتوزيز بتاعه ده عبارة عن مرض بيزيد ومرض مرض تنهيرتينت او مرض وراثي بيزيد فيه تركيز الحديد في الـ في الـ الجسد، فالحديد لما بيزيد، بيبدأ يترسب في أي حضة يروح فيه، فيروح الليفر يترسب فيه، يروح الكلية يترسب فيها، يروح أي حضة يترسب فيه. ماشي؟ الكلينيكال بكتير بتاعته هي قصة مشهورة. القصة بتاعته واحد عنده برونز سكين بيجمنتيشن هي باتو ميجلي بيصيب الرجال أكثر من الستة. ليه؟ لأن الرأي الفيميل طبعا بتطفق بتمية كبيرة من الدم في الـ في البريد وكده فطبعا هي أصلا عندها الحديد بوقع ليس فهي لما يجي لها المراجب ويبقى معقول أو حتى تتأخر شوية على بل ما يجي لها الأعراض فلما بيبدأ بقى الحديد يترسب في الجسد بيعمل ده في الليبر إيه كأنه إليتانس فيعمل في فيه في السيرروز وتكلم بالضبط كأنك بتحكي قصص للسيرروز اللي هي إيه لبرس الفيليار بورتر هايبر تينشن هيبات وميجالي الهارت بقى بيدا الهرت يحصل فيه كارديو فيحصل فيه البنكرياس لما الحديد في البنكرياس هيباوزه طبعاً المرض اللي بيظهر الإنسان لما البنكرياس عنده الحديد لما على الجلد ماشي في هيبدأ يعمل فيها ايه بتيوتري ديس فانشن طب ايه هي الانفستيجيشن والله انا شوف عنده الترانسفيرن ساتيوريشن زيادة ولا لايه لو لقيته زيادة ده معناه انه عنده حديد ايه كتير في جسمه في طبعا السرغة المشهورة اول اللي بتفقس الحديد اسمها بروسين بلو بروسين بلو دهية بتعرفني انه تي حديد ولا لا طبعا ايه حد طبعا اشهر حاجة بقى ممكن تعرفني هي ايه الام ارقات طيب السؤال بيجي ازاي بيقول لك بيشنت عنده هيباتوميجالي، عنده دايابيتس زائد دارك سكين وبعد كده يقول مدخلها لك في اي حاجة تانية يقول لك بقى عنده زيزميا واريزميا ايه وعنده ايه اف طيب انا طرح ما تلاقيت عندي استولاسية هيباتوميجالي وميجالي وديابيتس ودارك سكين يبقى ايه هيمو كرومتوز. ماشي طيب لو واحد بقى فضل عنده لونج ستانزينج سيرروزز عنده سيرروزز لفترة طويلة و... وعنده الاتنين مع بعض يعني هو عنده اكسير روز طويلة طويله والليفر حجمه كبير يبقى عنده ايه كروماتوز طيب ايه هو العلاج والله الراجل ده عنده حديد كثير طب انا عايز اسحب الحديد من جسمه في كريتر ايجنت ماشي الكليتر ايجنت ديت بتبدأ تسحب وتمنع ادخال الحديد انت او في فين سيكشن ان انا افضل اسحب منه دم فلما هسحب منه دم هسحب منه مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين هسحب منه 500 مللي دم الخمسمائة ملي دم ده هتبدأ تخلي الحديد ينزل مع الدم فأبدأ أنا أطلع من المخزون اللي في جسمي علشان يعوض الكيميلة ده أنا فقطتها وأفضل أتحب منه بس تخد بالك لازم ده كله يكون under screening يعني بشوف هو الراجل دوت ظروفه إيه كل شوية له سي بي بسي أشوف هو بقى عنده عنده فلسجاله أنيميا أنا ممكن أفضل أتحب أتحب لحديث من الراجل يموت منك واللي ليفر وابدا اعالج السيمتومز اللي ظهرت عنده يعني هو عنده دايابيتس ابدا اديله انسولين عنده كارديو مياليتس ده والحاجات ديت تبدأ اعالجه طبعا ايه ده العلاج بقى ايه على حسب ايه الوضع معايا في بقى عندنا مرض الهيموكروماتوزس والهيموسيدروزس الهيموسيدروزس ده ده مرض مش وراثي الهيموسيدروزس مرض مش وراثي نتيجه واحد عنده كرونيك هيموليتيك انيميا فنتيجة الكورونيك روموليتيك انيميا أنا كل شوية دمه يتكسر فنقله دم كل شوية دمه يتكسر فنقله دم فبيحصل عنده ايرن اوبر معايا طب طب الوينسون, الوينسون ده ملخصه ان هو مريض عنده ريكارا تأتاكه في بقيت ما عندهش فيرال مركر ولا عنده اوتو اميون مركر وان اجزاميناشن بشوف عنده مشكلة في الكورونيك بلاقي عنده كايزر فلاشر رينج وبعض وممكن ألاقي عنده في البيزا الجينجلي ألاقي عنده إكسترا براي مدل إيه مانيفيستيشن اللي تبدأ تحصل عنده إيه شوية رعشة بيتو تتخرف في الحاجات إيه دي بي بيحصل طبعا معاه هيموليسس وإيه وأنيميا معايا المرض ويلسون بيبقى عنده زيادة في تر في ترسيب القبر بيحصل عنده ليفر إنلارجمن ليبر عنده عنده طيب والله الانتيستيجيشن هنا مهمة قوي انا هلاقي عنده الكبر في البلط قليل ولا كتير لا هلاقي قليل هلاقي القبر قليل في دمه لانه في التيش طيب انا هلاقي عنده الكبر قليل ولا كتير في اليورين هلاقي عنده الطبر هلاقي كتير فين في, في اليورن ليه لأنه هو بينزل في اليورن معايا ليه ليه بينزل في اليورن لأنه اللي ببقى عنده الوينشون بيبدأ يعمل تيوبولار داميج أي حاجة بتنزل التريتمنت بعمله كليته سبأ بنيتيلامين بس البنيتيلامين ما بحبش نستعمله لأنه هو إيه نيوبروتوكس لكن ممكن نستعمل إيزينك أسيتي نبدأ صبعا نعالج بقى إيه؟ سيبتوماسيك والله الراجل دوت عنده إكسترابرايمي للتراث أبعته بقى الدكتور نيورو إيه؟ يشوف وضعه ممكن نعمله ليبر ترانس معلومة هعيدها تاني في الويلسون القبر أليل في الدم ولكنه كتير في البول هعيدها كمان مرة القبر أليل في الدم ولكنه كتير في البول في حالة بقى دايما بتتناشم فيها في الشافوي لما يلاقي الراجل اللي قدامه لما يلاقي يعني طالب اللي قدامه بيجاوب كده يقول لي يا, ابني قول لي يا ابني باش انت عنده الاس جي اوتي والاس جي بيتي عاليين قوي تعمل له ايه اوي برصيدة اخرى لك واحد رايح يعمل عملية فهو بيحضر العملية اتعمل له وظائف ثابت لقاها ايه لقاها عالية شوية تعمل له ايه اول حاج قل له, له يمكن يكون عنده فيرل اعمل له فيرل مارك يمكن يكون عنده اوتو اوميون مارك اعمل له اوتو اوميون مارك اشوف الايرنبروفيل والكابر بروفيل واشوف بقى الهيسترو بتاعه انت عم حاجة تاخد ادوية يباته توكسك انت عملت عملية قبل كده انت بتشرب كحول وطبعا مريض الكحول لازم يكر ويعترف انه هو ايه بيشرب كحول وإنه هيدوخك ويدوخ وانت كمان تدوخ معاه طيب نتكلم بقى على الكحول الكليفر الكحول الكليفر الاول بيبقى عنده نام نيجالو بلاستيك ماكروسيتوز يعني كرات الدم الحمراء بتاعته بتبقى كبيرة ولكنها مملئه جلوكلاستيك بيقول لك ان الكحول اللي بيخلي الليبيد يترسب على الغشاء الخارجي لكرات الدم الحمراء فبيبين بالدليله تحت الميكروسكوب ان هي ايه كبيرة يعني عشان الام سي كيو ايه هي البريزنتيشن بتاعه واحد عنده الكحوليك ليفر في بي هلاقي عنده فاتي ليفر الليفر بتاعه كبير شوية صلب والكبسوله بتبقى ستريتش ولقي عنده.. طبعا معنى ان الكافلات تريشن شوية ايه بين فرايس لما تعمل له سي عنده فات او فاتي انفلتريشن طيب القحولك هباطايتس ده بقى راجل يشرب كحول فترة طويل. هيب من عنده هباطايتس قل يا ابني اعراض الهباطايتس ايه عنده جوندوس نوزيا عنده فوميتينج عنده انلارج تندر ليبر. طيب ممكن نلاقي عنده جي على الاس جي بي تي شو هلاقي عنده الوميوني بلبلين ايه عالي شوية هلاقي عنده ماكرو سيتوز هلاقي عنده هايبر لبيديميا ماشي ايه هي الالكحولي في الروز. ده بقى راجل فضل يستعمل الكحول بقى الفترات طويلة لحد داية مبادئ الكحولي يحصل عنده بقى ايه يعمل في الكبد ايه في بيحصل ايه ان الكحول نفسه بيبوز وبيعمل دايرة لإرريتيشن للثلثيل او الوتوثيل اللي هي احنا كنا قلنا انها بتطلع كلاجن فلما يطلع الكلاجن فايبر هيدا ايه يعمل نصقه في الاركتيكشن فيحصل بقى ايه كل الاعراض ده ايه كلها لبرتيل فيليار عنده هايبر ديناميك سيركيونيشن نتيجة الايه الفازو ديلاكيشن طب هو اللي مش ربحول اللي بيموت ليه والله اللي مش ربحول بيموت علشان الكمبيليكيشن بتاعة السيروزز بورتال هايبر تينشن بقى ويبدأ يرجع دمه باريسز وكده وبيبقى وكمان بيحصل عنده ايداته في فيلر كارسينوما طب ايه هي الحاجات اللي بتخلي مريض الكحول في ليفر ديزيز يعني يبقى عرضه ان هو اخطر ان هو يحلقه الضهور اول حاجة هو بيشرب بقاله كام سنه بيشرب الجرعة اللي بيشربها قد ايه طب هل هو بيتغذى كويس لان احنا هنعرف بعد كده ان الكحول ده بيبدا يبوظ الفيتامينات بتاعة الاعصاب طب هو كمان بيشرب قحول وما بياخدش فيتامينات او عنده نقص في التغذية ما برضو حالته هتبقى مش لطيفة طب هل هو عنده بقى بيشرب قحول وكمان عنده بطايتس اي او بي او سي او كده او هو عنده جناز المناعة بتاعه بايض ده كله بيخلي الحالة تسوق مش هينفع نقررهم ببعض طيب بالنسبة للتريثمين عندي في جنرال ميجرميت اي واحد بيشرب قحول وهو عايز ان يتعالي قل له اول حاجة بطل قحول طيب لما بيبطل القحول اللي بيبدأ عنده يحصل عنده شوية مشاكل رعشة أعراض الانتخاب ممكن تدينه بقى دواء زي ضيا اللي هو زلام في السوق لدي ما تدينه صيامين لأن صيامين دوت هيبدأ أو عبارة عن فيتامين بي بيزبط شوية الأعراض دي طيب الفاتليفر أبدأ برضو يقلل إيه اللي بشربه لحد ذاته حالته ترجع طبيعي بعد كده عايز يشرب يشرب وهو حر بقى يعني بس وانت كده ظبطت طب الالكوهوليك بقى ليفر هيباتايتس لازم اديله فيتامين بي وفيتامين سي واديله استرويد وانتي انت طب واحد بقى عنده فيروز خلاص ده بقى لازم نعمله ايه ليفر ترانسبلانتشن وستوب لينكينج فور لايف واديله بقى شويه ايه سبورت ميديكيشن معايا طب هل انا مريض القحول اللي بيشرب القحول في حاجة سبسيفك اكتر تأكد لي والله هو في حكاية الاي جي اي سبسيفك والحاجة اسمها الجاما جي تي بتبقى هاي شوي وان الاس جي او تي بيبقى اكتر من الاس جي بي تي ماشي معايا بس اهم حاجة انت تتعامل هنا مع مريض مصر لازم المريض يقر ويعترف وإلا هيدوخك واتدوخ معاك هو لو لك من الاول ايو انا بشرب قحول على فكرة في مصر هناك كتير بشرب قحول يعني ما تبصوش على الوسط اللي انت قاعد فيه او كده لا في ناس كتير هجيلك ال... احنا بنشوف ناس في الاستقبال تتكلم معاه يعني ببقى طبعا محرج وكده بس بشرب قحول بشرب كتير كمان فلازم تخليه اعترف وطبعا في الاسكس والتعامل مع المريض لازم تبقى, تبقى نبيه ما تسألوش كده قدام الناس يعني يبقى الوضع لطيف برايماري بايلاري سيروس الموضوع ده مشكلته ان اسمه ريخم شويه اسمه بيخليك ترصت حتة ثانية خالص تقول ان فيه تليف جوة البيلاري سيستم لا انا هقولها لك بطريقة ثانية او طريقة ابسط هتخليك توعبها ببساطه البيل بيعمل كيميكالي الريتاشن للهيبات وكأن ال... وكأنها عملت انفلاميشن يعني كأن حصل هيباتايتس طب لو الهيباطيتس استمر لفترة طويلة هيعمل كورونيك هيباطيتس وكأنها غير طب لو الكورونيك هيباطيتس قعد فترة طويلة هيعمل سيروزي يبقى لو البيل فضل قاعد ومتجمع فترة طويلة ممكن في الآخر يعمل لي سيروزي معايا؟ طيب احنا عارفين ان البيل نفسه له علاقة بالإيتشينج ماشي؟ طيب لو انا لك بقى ان في ميل وعندها إيتشينج وعندها كمان جمز يبقى انت تشب في برايماري بايلاري سيرروز معايا؟ طيب بيحصل عند انترا بايلاري ابوسترافشن فالميكانيزم اولا الميكانيزم مش معروف لما بيحصل جرانيلوما وبورتال هايبرتينشن بيبدأ في الاخر يحصل ايه؟ ليفار سيرروز هعيد تاني الكلمة اللي انا في الاول البايل بيعمل في الهيباتوسايد كأنها عملت انفلاميشن يبقى حصل هبطايت لو هبطايت استمر الفترة طويلة يبقى اسمه كرونيك هبطايت الكرونيك هبطايت لو استمر الفترة طويلة هيبقى تيروت طب ايه يا الكلينيكال بيكتشار هو في الغالب بيصيب ايه الفيمين بيشتكي من جونز بيقل عندها الفيتامين كي ليه بقى الفيتامين كي ما احنا عارفين ان البيل هو المسؤول عن امتصاص فيتامين كي فلما فيتامين كي يحصل عندها لا يح ماشي؟ هيحصل ايتشنج ليه بيحصل ايتشنج؟ احنا قلنا ان البايل صلت له علاقة بالاتشنج ماشي؟ طيب بيحصل ديبتيا بيحصل ايه؟ اه معايا؟ طيب ايه هي الميديكال cause of ايتشنج؟ ايه هي الحاجات اللي بتعمل ايتشنج؟ او السؤال بسيطة تاني ايه ايتشنج بيشن with no response to classic medication او ايتشنج بيشن with no skin lesion يعني من الاخر ايه الحاجات اللي متسبب بالإيشنج الضيابيت اللوكيميا والليمفوم البرايمر بايلر سيرول الابستراكتف جونس الرينال فيلس الهيموليتك أنيمي ده طبعا الموضوع دوت موضوع موجود في الجلدية بتشرح بالتفصيل سبب كل واحدة له سبابة الإيشنج معايا طيب ايه الانفستيجيشن؟ ولا هذا الانفستيجيشن عادي هلاقي البليروبين عالي الالقالين فوسفاتيز عالي بس انا لازم اركز على من الالقالين فوسفاتيز ايه عالي ده اهم كلمة هلاقي عند،, عند الفيميل دي الائي جي ام بيري هات طب التريتمنت والله هو مرض تخيب جدا ولا يستجيب للعلاج بد، بدل الفيميل دي بدي لها فيتامين ك بدي لها فيتامين دي بديها الكالسيوم ااه في شويه النالجوزون بيقولوا ان النالجوزون دوت له علاقة بالعلاج الايتشنج ممكن نعملها في الاخر ليفر ترانسبلانتشن المشكله ان الفاميلي ديت لو انا ادتها ستيرويد الستيرويد دوت سيعمل عندها زي ما بيقولوا كده هيزود القين باله ليه بقى هيبدا يبوظ المناعه وهيعمل عندها ايه مشكلة ان هو انون وبيقولهم ان في الايتولوجي بتاعه ان هو له علاقة بالايميونيتي وله علاقة ب المناعة المناعه بتحصل فيها ديكريز في التي سيل فلو انا ديكسترويد هبدا ابوظ الهداف فخل المرض ينتشر اكتر معايا في النقطة ديت طيب بعد كده في دي بقى حاجة حصلت هي اللي عملت ايه نفس الحكاية يعني ايه يعني ما برايمر اللي البرايمر احنا قلنا ان السبب مش معروف اي حاجة عملت انترا لكن لو كان السبب حصوه السبب ان الهيدو حصل فيها تيومر ذا اكسترا هيباتيك بايلاري بستركت فانا عارف السبب ماشي طب ايه هي بقى بتاعه الليفر سيروزيس عدوا معايا ست نقط مهمة تحفظوا صام من اشهر الاسئله اللي بتيجي في الشورت الاسئله اللي بتسئل في شفو ايرني الكومبليكيشن بتاعت واحد عنده ليفر الروزز بورتال هايبر تنشن اسايت هيباتو رينال سيندروم ان في ماشي طيب ايه اكتر حاجة بتحب يشوف احنا بنتشب ماركر نشوف واحد عنده سيروزيس احنا بنشك دايما ان هو فايرال يعني ده اول حاجة لازم تستثنيه. شوف بقى هو عنده ايه الفايرال بالايه بالفايرال ماركر طيب ايه ليفر سيل فيلر ده موضوع من الموضوعات يعني اللي يعني مش هقول بيحصل بقى ايه في الشفوي يعني اتتهدلوا بقى في الشفوي في بالاسئله ما بيتش فاكر ايه يا ابني أسباب بتكلم عن ايه هي اسباب السيل اللي عمل في الغالب ليفر روز يبقى دراز دراز الكحول مرض ويلسون ماشي طيب ايه هي الكلينيكال بكتشر الكلينيكال لازم تدفين كويس جدا هو ببقى عنده جنرال عنده ويستنج <تصفيق> فاتيج بيبقى عنده فيفر بيبقى عنده لوجرد فيفر ليه؟ لأنه بيبقى عنده بكتيريمي بيزيد الانترليوكين وان والتيومر نيكروزيس فاتر لما بيحصل بيبقى الكافرس سيل بقى عايزة تبدأ مش قادرة تتخلص من البكتيريا فبيحصل بكتيريمي طيب بيحصل عنده جوندس الجوندس لأن الكبد ما عادش قادر يتعامل مع البليروب بيحصل كويقر هباتيكا رائحة التفاح معطر ماشي ده لان الكبد ما عادش قادر يتخلص من المواد اللي كان قادر يتخلص منها مش قادر يعملها ديتوكسيكيشن بيحصل عنده ارفايت الالفاايت اتكلموا إيه؟ بيحصل عنده هايبو الألبيوم بحصل هايبر البيومينيم الالبومين بيقل بيحصل بورتال هايبرتنشن بيزيد الانتي بيزيد الالتوستيرو بيحصل الاديمه اسباب الاديمه حاجتين ركزوا معايا بقى في الاديمه دي الشيت المهم قله الالبيومين وبيحصل زياده في طيب إيه هي اسباب السكندري الالتوستيرون ليه الالتوستيرون بيزيد الكاردي اك بتقلل الكاردي اك اوتبوت فيقل الرينال بلاد فلو والهيباتيك اديما والرينا يعني معنى كده هيعمل الرينا الإسكيمياء. الرينا الإسكيمياء هيزود الرينا. فلما رين بيزيد بيزيد الألدو كيرون حتى المهمة جدا إن مسقيوها عدا تاني القلبك قديمة والهبيتك قديمة والرين القديمة ذيل مين ثلاثة قديمة طبعا الثلاثة بيقللوا ال الري... بيقلل فيهم رين الباقيلو فلما رين الباقيلو يقل بيحصل رين الاسكيميا لما رين الاسكيمية بتحصل بيزيد الرين لما رين بيحصل بيزيد ال الألدو ستيرون. طبعا بيحصل كمان مع الأنيميا الأنيميا بتحصل كل نواع الأنيميا ممكن ألاقيه ممكن ألاقيه مايكروستيكا هي بوكروميك أنيميا نتيجة الأيردفشيانت أنيميا لأنه عنده بيبتك ألصر عنده أسوكيجيال باريسيز طب ليه بيحصل بيبتك ألصر؟ البيبتك ألصر احنا عارفين ان الجاسترين بيتكسر الجاسترين هرموه هو اللي مسؤول عن زيارة الـ HCL طبعا من ضدنا عناصر تاني طب الجاسترين بيفضل يزيد طب ليه بيزيد الجاسترين بي الكبد هو اللي مسؤول عن ان هو يكسر الايه الجاستر طب الجاستر ما عادش بيتكسر هيزيد الجاستر الجاستر لما يزيد يطلع ايه ال اتش تي في طبعا كمان النورموسيتيك نورم كروميك زي مثلا في حاله الهايبر سبلينيد احنا عارفين لما البورتال هايبر تنشن بيزيد السبلين بيكبر السبلين طبعا لما بيكبر بيبدا يلتهم كرات الدم الحمر فلما يلتاهم كرات الدم الحمر هيعمل نورموسيتيك نورم كروميك انيميا في طبعا التوكسي بون مارو ديبراشن في إحنا قلنا لما بيحصل ال فيروس بيبدأ يضرب الكبد ممكن يصيب كمان البون مارو فلما يخيب البون مارو هبدأ يخلي البون مارو ما يطلع خلايا في المكروسيتيك نور مكروميك أنيمي زي اللي احنا سميناها من شوية المكروسيتيك نون ميجالوبلاستيك او نون ميجالوبلاستيك ماكروسيتيك انيمي دي تقولنا زي في حالة الكحول بيزيد ترسيب الفات على الار بي سي فبتبقى ميجالوبلاستيك بس هي نون اللي هي ماكروسيتيك نون ميجالوبلاستيك انيم وليس قله فيتامين ب كمان في البليدنج تيندنسي بيقل البروثرمبين وبيقل الفيبرينوجين وكمان الاذر كلوتين فاكتور كلها بتقل وكمان لسبيلين حجمه بيكبر فلما لسبيلين حجمه بيكبر بيعمل سرمو طيب يعني أي حاجة تعمل بورتال هتخلي لسبيلين يكبر أي حاجة هتكبر لسبيلين هتخلي لسبيلين يتهبل لما لسبيلين يتهبل هيبدأ يأكل كرات الدم الحمراء البيضة البلازما كل حاجة على بيعمل هايبر دايناميك سيركوليشن نتيجة الفازو دايلاتيشن الفازو دايلاتيشن لو فضل لفترة طويلة بيعمل هايبوتينشن البالمونري منفستيشن بيحصل هيباتو بالمونري سندروب بتبدأ يحصل هايبوكسيا وبحصل سنترال في نوز وبحصل خلل في تبادل الغازات في, في, الألبيو في الألبيولاي بحصل عنده بلاتيبنية بلاتيبنية ديت يعني ينام يعني يقف ينهك. ينام يرتاح يعني لما بينام خالص مستوي بيرتاح طبعا الشكاية ديت هو السبب الأساسي بتاعها من كانت بتاعتها مش علينا بيحصل opening في الـ intra pulmonary AV shunt طبعا ضيب انشخاصها بايه بالإيكو فبيحصل central sinus الـ endocrine البعض احنا عارفين ان فيه هرمونات كتير بتتكسر في الكبد طب لما الكابت يبوز الهرمونات اللي كانت بتتكسر في الكبد او المفروض ان هي تتكسر في الكبد ما عالتش هي تتكسر طب اللي يحصل لما مش هتتكسر معناها ان هي هتزيد في تلك زي ما قلنا ان الجسترين هيزيد فهيعمل هيعمل ببتك ألصر بالنسبة بقى للميل وفيميل الميل هيشتكي بقى من ايه Female Distribution of Heart غينيكو مارفيا طب الفيميل هتشتكي من Infertility Atrophy Philpressed وهي الاسكين بقى منفستيشن في بخل سبيدر نيفاي بالمر إرسيمة وايت نيل طبعا الحاجات دي كلها عامل بس الوايت نيل هو أصلا النورمال كالر بتاعي النييل ايه هو كالر لس طب ليه بيبان بينك لان تحته تحته الكابيلاري لونها هاي ايه احمر فاحمر بيبقى نتيجة ان هو بيبقى كالر لس أو النواب بشفار فبيبين اللون اللي تحته اللي هو ايه الأحفر الهيباتيك آه انكفالوباثي ديت هي عبارة عن غيبوبة كابدية وهي ديت قمة الليفر سيلفلي البيفنشان بتاعها مهمة قوي هو عبارة عن يورو سايكاتريك كومبليكس ام ويز ليفر سيلفليك كلينيكال بيكتشر. اه زيبتش هو والله هو كانه شرب خمره عنده تدهور في الوعي عنده سلوك غير طبيعي عنده اكسايتمنت كانه شارب خمرة بالظبط شوفوا اللي شارب خمرة وايه اللي بجرانه التشخيص بتاعه كلينيكال حكاية التحاليل والحاجات ديت ما بلاش لها قيمه قوي لان انا هو اصلا انا عارف ان هو الكبد بتاعه بايس فهلاقي عنده هاي ليفل من البلوروبين عنده الالبيومين قليل شوية بس يعني هو لكن هو مينلي كلينيكال بتشخص كلينيكال طيب في حالة بقى اسمها بريكوما قبل بقى ما تجيله الغيبوبه الكبديه فانت هنا لازم تنبه اهل ايه اللي هيجرى للمريض اللي هيجرى للمريض هو عبارة عن انه يبدأ يغير مواعيد نوم يبقى ريتابل اكسايتمنت عنده فيترو هيباتيكا تريمرز اللي هو ايده بقى تبدأ ترتعش فيها حركات كده عنده هايبر ريفلكسيا هايبر تونيا يبدا بعد كده يخش بقى في مرحلة الكوما الكوما بيبقى بيستجيب للبين في الاستمولاي اونلي طبعا ستعرفين ان هو بتبدأ بقى قبل الكوما يبدأ ان هو تحس الاول ان هو متنح شوية بعد كده عنده شوية دوخة آآ يبدأ آآ في الاول بيكون بيستجيب لل... لل... للأوردر لو فيربل بعد كده ما بيستجيبش ليها. بعد كده خالص بقى بيخش في كوما وما عادش بقى يستجيب حتى للبين في الستمولاي. طيب ايه هي سبب الكوما دي والله سبب الكوما ان في بروتين بيبقى موجود في الايه في الكول في, في بكتيريا بتبقى موجودة في الكول البكتيريا على البروتين تبدأ بتطلع ميتابلايتس الميتابلايتس منها ايه النشادر صح اللي هو NH3 دي بتبدا دي تروح للسيركيوليشن المفروض ان بتروح الليفر الليفر بيكسره خلص لنا صوره امونيا طب خلاص بقى بتروح للليفر والليفر مش قادر يكسرها تبدأ تمشي الدم لما تروح الدمها تروح البرين تبدأ بقى تعمل مشاكل في إيه في البرين طيب لما تروح في البرين النشادر دي بتعمل إيه بتبوز طيب وفي معدة تانية اسمها المركبتانس بتعمل انهيبشن للسي ان اس وكمن تكون بقى فولس وتكون الجاما امانيو بتيوريك ازل برضو دي كلهم حاجات بتعمل انهيبشن طيب ايه هي الحاجات ده اللي بتخلي الكومة دي تيجي او البرسبتاتيشن ف... البرسبتاتيشن فاكتور اللي هي الاشهة التي قصمت ظهر البعيد زي ما بينول ان واحد فجأة يجيله جي اي تي بليدين جي اي تي بليدين ده كأنه كالكل اللحمة خلاص ما هو كأنه كان بروتين تبدأ البكتيريا تكسرها تطلع الميتابولايس تعمل اكتفاله بسي او خد ديوريتيكس كتير الديوريتيكس كتير ممكن يعمل هايبو هايبوكريمية تزود الان ايه الان اتشي سري بروداكشن فيحصل عنده هايبوكريمية او انا كدكتور امتواخد منه عملت له شوي اسبيريشن للأسايتس اللي هو عملت له عملية بازة خلاص عملت الالكتروك ايه disturbs. اي حاجة يحصل فيها انسكشن ممكن كمان ان هو يبدأ يأكل بروتين كتير او خد ادوية بتعمل ايه او حصل له بوميتينج او ضياري الزوماتينج وده هيعملوا ايه اسيد آه... بيز ديستربنس او حصل عنده كونستيبشن الكونستيبشن لازم المريض دوت نخلي عنده القولون نظيف لان الكونستيبشن يعني بكتيريا كتير تكسر الايه البروتين تبدأ تطلع ميتابلايتس وتخش فين الحاجات دي طيب قول للمريض دايما اوعى تاخد لازكس من وراي ليه هو هياخد لازكس عشان عنده اسيد طب يفرح او لا لما بياخد لازكس ايه بيقول لك جسم بيفش لما جسمه بيفش يعني ايه يعني حجم الافايس بيقل فهو يقول لك انا هاخد لازكس فهو لو خد لازكس هيحصل ايه اسيد بيستيرس يقوم داخل في الايه في الانفلوبس المريض ده اي خلل في الالكترولايتس بتاعه هيدخله في ايه توكوم في سؤال دايما بيجي يقول بيشنت عنده سيروتيك اسايتس وعنده فيفر وليوكوسيتوزيس المريض ده عنده ايه عنده حاجه اسمها بكتيريال بروسنايتس إيه في بقى حاجات اسمها في differential diagnosis بتاعها واحد عندكم الريتابل كوم زي الهايبوغليسيميا والهيباتي ايه كوم في ناس برضو يبقى من الهايبوكسي او سابديورال هيماتوم او عنده سيتاتريت ديس اردار او الكوهوليكوز يبقى تاني ايه هو differential diagnosis بتاع الهيباتي كومة هيبوغليسيميا هيباتي كوم هيبوكسي سابديورال هيماتوما والكحولك وزرول وسيكاديك ديسورت طيب التريتمنت اول حاجة لازم امنع الحاجات اللي بتسبب المرض ما ياكلش بروتين كتير ما يجريش كونستيبشن ما يجريش داياريه ما فيش اي حاجه تلخبط الالكتروليت بالانس ما لازم نازكس كتير طيب لازم اتاكد ان انا منضف كل الجهاز الهضمي بتاعه من الايه من البكتيريال فرو فبدي له ايه فلاجيل نيوميسين عشان اعمل إراديكيشن للبكتير لازم اديله سيستيميك أنتبايتك ليه بردوك لا اني انا مش عايز يحصل عنده سبونتينوس بكتيري البرتونايت اعمل له انيما الانيما ديت بتفضي كل المحتويات اللي في القولو اديله الاكتيلوز بس خبالك الاكتيلوز دوت لايس له اضرار بس ما بيشتغلش الى بعد من 3 ل 4 تيام ولازم اوقفه اول ما يحصل اسهال طيب في بعض الوقت شوية حاجات كده جديدة بيقولوا ان احنا ممكن المريض ده في حالة الكوما لو كان عنده حيطها زيان وعمال يخبط في الناس هل ينفع اديله مهدئات هو مفوض احنا ما نديلهش مهدئات بس اذا اناسا عايز اركاب له كانو ولا حاجة ومش عارف ممكن اديله حاجات بسيطة زي إيه الزلام تهديه شوية أه اهم حاجة انك تكون في حالة شرس وانت بستعمل لك فيلوس ما تخليهش يجيله امساك وفي نفس الوقت ما تسيبلوش في موضوع مهم قوي اسمه في ده موضوع كارثه يعني مفاجئ فجأة الليفر بتاعه اكيوت في اقل من 8 اسابيع قبل كده البيشنت ما كانش عنده اي مرض فين في الليفر ثاني هو فجأة الليفر حالته تدهورت وبقت ترسه ومفاجئة والليفر خلاص حالته باظ يا كيوت ليفر فيلر وزراب الديفلوبمنت اوف هيباتيك في اقل من 8 اسابيع البيشنت قبل ما كانش عنده اي مشكلة في الليفر الاسباب فيروس A, فيروس اي فيروس اي بي سي اي فيروس ام داخل ان مبوظ وكان مدمر ايه الايه كب في ادويه زي الباراسيتامول توكسيستي طبعا يعني اخد براس ومالبقى بكمنات كبيرة او حاجز يمسحر او كده في قاعدة بيقولك ممنوع اعطاء الاسبرين للاطفال من عمبات عشان بقى الرئيس سندروم زي ايه زي ما انتم عارفين طبعا لو تبقى مصيبة يعني لو كان عنده بقى فيرل وانت بدته اسبرينة بقى انت ضيعة في نفسك ومواد الواد عشان كده ما بنحبش هو البرز تمول احسن بكتير واحد عنده الكوحوليك توكسيستي طب الكلينيكال بكتشر الكلينيكالبكتشار الكلينيكالبكتشار هيجيله عنده acute inkyphalopathy with no precipitating factor فجأة هيجيله basic inkyphalopathy الانتستيكيشن هلقى عنده البيليروبين عال البرسرومبين عال طب الترانس امينيز عال طيب الالبيومين والله يبقى لك ان الالبيومين في الاول بيبقى مائل تاني وهوه لان هنا رفين الالبيومين ايه الالبيومين هو والذي عقب بتاعته كبيرة شوية لكن بعد كده هيبدأ التريتمينت أهم خاجة أعالجه كأنني بعالج الإنكفال بس اللي فات بس لازم أمنع الكمبيتاشن إيه وعي يجيله هايبو جليسيمي يبقى تديره إيه جلوكوز انفيوجي إيه وعي يجيله هايبو نيتريميا إيه وعي يجيله هايبو كاليميا يبقى بلاش تستعمل الدايوريتيكس طبعا عارفين بقى الفرق من الاسبيرونولاكتون والبوتاسيوم سبيرينج دايريديكس والحاجات دي كلها طب لو انا مش عارف ممكن عشان امنع الهايبوكليميا اديله ايه بوتاسيوم كلوريد صح طب م... عشان الهيمورجي الراجل ده ما يجلوش هيمورجي باديله ايه فيتامين ك او انقل له بلازما لبن البلازما بس لازم تكون فريش فروزن لازم علشان فيها ايه البروتين فاكتور ممكن انقل له فريش بلاد اند لييتس امنع الانفكشن اديله ايه انتيبيوتيك عشان امنع البرين ايديمه ادي له مانيتول عشان... ونحاول ان ما يجريش بيت رينال ونمنع بان انا ادي ايه ان اي اتش سي او 3 ماشي يبقى ايه هي ازاي ايه هي الكومبليكيشن بقى لو يجي حاجه اخرى ايه هي هيباتيك هايبو جليسيمي. هايبو نايتريمي. هايبو برين هيباتيك ممكن طبعا احسن علاج ان احنا نغير له الكبد ده خالص ونبقى ريحنا دماء. في عندنا سؤالين بصات كده في المنطقة ديه. هي الكومبليكيشن بتاعه فيل له سيربرال ايديم رينال فيل فيل طب ايه بالاول بيجي له ايه جندس وانكفالوان ليه تبثل فايتر هيبات وبعد كده وهايبو جاسم طبعا الأسباب كلها واضحة كل الأسباب الموقت لها وتادية مشروحة قبل كده يعني ليه مثلا حصل لأن لسبيلين كبر لا طبعا منفعش نقول لسبيلين كبر لسبيلين كبر هنا ايه لا لسبيلين الحالة دي احنا قلنا مفاجئ حصلت فجأ ما منحش لسبلين يكبر بس الكبد ما عادش قادر يطلع ايه الكلوتينج فاكتور بتاعته فحصل النزيف تكلم في النقطه دي النتيجه ام سي يو يقولك ان في اكيوت فال في هيكد فيليير بليدنج تيندنس ديو تو اسبلينوميجالي غلط طالعه لان الكبد هو اللي ما عادش قادر طبعا العلاج بقى احنا ممكن نديله دايت انتي اوكسيدانت فيتامين ك سبورت سيليمارين لعلاج الاسايتس نمنع الهايبر بورتال هايبر نعالج الانكفالوباثي نسخ الكلام اللي فات هنتكلم بقى عن موضوع من اشهر الموضوعات وما ينفعش ما يعني ما ينفعش تيجي اي سؤال مهما كان في الموضوع بتاع الاسيد شو تعرفش بتاعها ان يعني البريتونيال كافيتي في فلويد بس مش اي في فلويد لا هو في حبة حلوية. ايه طبعا الكلينيكال بيكتشر بتاع الاسايتس هو عنده جنرالايت ابدومينال ديستنسي حكاية الانسبيكشن والبالبيشن والبركاشن والاسكلتيشن والكلام ده ده كله هيتشرح بالتفصيل ان شاء الله في الشيت بتاع الابدا لكن ايه هي الباثوجينيسيس بتاع الاسايتس اول حاجه واحد عنده سولت اند ووتر ريتينشن السولت اند ووتر لما بيعملوا بقى فازو دايلايشن مع الميتك اسيد هيبداوا مزود البرتل هايبرتينش البرتل وقلة الالبيومين احنا عارفين ان الالبيومين ده تدعم حادث ماء الام... البلازما انقطة بليش البلازما انقطة بريشر ديت هي اللي بتسحب يعني ببقى ال... البريشر داخل الوعاء الدموي عالي فبيسحب المية من حوالين الوعاء الدموي يدخلها جوه الوعاء الدموي فبالتالي يخلي ما فيش في ريفليوت طيب الانفستجيشن لازم بقى نعمل ليفر فانكشن ليست فانكشن تيست ا عشان لو حالة التي بي بروسنايتس او البروتينير تيومر ممكن نبدأ ناخد عينة من سي اس اف ونشوف هل هو اكسديت ولا ترانسديت يعني هل هو حالة التهاب ولا هو مجرد فلود عادي لازم نعرف ايه هي الديفرنشال دايجنوستكس بتاعه الاسايت دايس تحف الصم يعني ما اخدتش فاكر واحد عنده ماليجننت اسسايتس تي بي اسسايتس باد جيرسون دروم بانكرياتيك اسسايتس عنده باكترياتايتس عنده اوبورينت يومر كونستريكتيف بيريكاردايتس كل الحاجات دي بتعمل الاسسايتس في بقى حته مهمة قوي اللي هي كلمة رايت بلورال افيوجن زائد اسسايتس يعني الرايت بلور right فيها افيوجن ومعها اسسايتس دي تعني كلمة واحد ان عنده بس وين في بين الـ الـ الـ بين الليفر بين فمعنى اللي اليمين اللي الليفر واللي اليمين اللي فيها البلور فيهم الاثنين ده الليفر بس هو اللي او في لكن لو لك ومعها ليفت بلور في النمونيا كمان هو الابروتش بتاع الاسايتس انا عايز اعرف حاله الاسايتس ده جزء من جنرالايز اسايتس ابص على الثلاثه الكبار ليفر سيروزيس كاردياك اديما نيفروتيك سندرم هقدر هو يا ليفر سيروزيس أم يا اما كاردياك يا اما نيفروتيك طب لو انا بقى بكل حاجة لقيت بقى الثلاثة نيجاتيف طبعا على اللور لقيت نو ما فيش تورليم بقى ادور على ممكن تكون سيبي بروتنايتس او مالجنت ممكن اخد بيوبسي او اعمل فحص إيه هي الاسباب اللي بتعمل وفي الوقت نو ليفر ديزي من شوي كونجستيف هارت فيل هو تيومر طالع منين من الأوبري وعمل متدسوس في البرتيني، الامفتيك آه... اوف ستركسشن، اكيد بانكريتيد، باد كيري، سندرو. طب زي بقى نعالج واحد عنده اصابات، أول حاجة ريست انبيد، لازم أبدأ أقلل الملح والفلود اللي بياخذوا، يعني يخفف الملح في الأكل، هكذا بقى ببنعلقة واتنين ملغرام بردي والكلام ده كله مش هتقدر تصبوطه. لا انت اقول له خفف الاكل في المال الديوريتيكس لازم استعمل الديوريتيكس بحاجة زر شديد جدا لازم نستعمل حاجة اتمنى الاسبيرونولاكتون اللي هي بوتاسيوم سبيرين ديوريتيكس طب افرد من ضمن العرض الجانبية بتاعت الاسبيرونولاكتون اللي هو بعمل جانيكو مصتي افرد الراجل بدأ يشتكم حكاية جانيكو مصتي ممكن ادي له الامر له يعني اللي انا عايزة اكتعرفه ان انت ممكن تستعمل الالدكتون مع الازكس بس ده كله بحذر شديد على حسب وزن المريض على حسب حالة الإريمة نفسها على حسب هل هو عارف ياخد نفس ويتحرك ولا لا، نو ساعد يبقى القصائط القصائط كيف يرأى ودرجة نهاية تخليه الحجاب الحاجز بضغط على الرئة وهو نايم ش... تبقى على حسب الحالة يعني حكاية الدايوريتيكس ديات بالذات انت يعني انت كدكتور مع الكلينيكال براكتس بتاعك هو اللي هيحكمك انت هتعمل هتمشي في اي سكه معايا بس لازم طبعا تخلي بالك من حكايه ديسبيرون ديسبايرونولاكتون مع اللازكس مع الحاجات ديت تكون بحذر شديد طيب امتى بقى توقف الديوريتكس او اوقف الديوريتكس لو فاجات لقيت الكليه بدأ تبوظ زي فجأة بحله لقيت الكراتنين بدأ يعلى او عنده هايبرونيتريميا او عنده هايبوكاليميا او دخل بقى مني في هاتيك انقفال وبس اعمل مع ايه ده تاني حاجة ان احنا نبدأ نزيله قلبي من, أبدأ قلبي من ده عشان يبدأ يرفع او اعمل له عملية باراسنتيز اعمل له عملية بزل. ابدأ اشيل الفلوت ده بس في بروتوكول بيقول لك عشان تعمل عملية بزل سليم لازم يتوفر الشروط دي اول حاجة يكون المريض تنسى أصايتس. يكون البيليروبين اقل من عشر الكراتينين اقل من ثلاثة عشان ما تكون شكلة بيضة البليتلت اكتر من اربعين الف المفوض طبعا تكون اكتر من مئة الف بس هو ده هو الستاندر اللي احنا بنسع عليه تكون فيه لورلنبيئ دي بحيث ان دية ما تتحطش في المسئولية القانونية ان انت سحبت كمية كبيرة من القصائص لان انا جريم ان انا اسحب القصائص اسحب الفليوت ده فجأة ما هيكل الفليوت تاني من الدم يتحوش تاني فلازم على كل كمية اسحبها من يعني من الاسايتيس ده او من الفلويد ده لازم اعمل ريبليسمنت بايه بانترافينس ايه الالبومين علشان امنع الريت اكومونتيشن بايه وامنع كمان الالكتروليت الالكتروليت إيه ديستربس طب ايه هي الكومبليكيشن بتاعه البراينسيس ايه المصايب اللي ممكن تحصل لو انا عملت عمليه بن من غير ما اخد بالك من الكاركتيريا دي ممكن يحصل الهيباتورينال الصندرو ممكن يحصل هايبوبوليميا يعني ايه هايبوبوليميا انا ساحت مية في الليوط من الأسايتس بعدها بشوية هترجع تاني تقوم متكونة فين؟ هتتكون تاني فين؟ ترجع تاني من الدمت قم رايخة لنفس في مكانها فيحصل ايه؟ هايبوبوليميا ممكن يحصل ايه؟ أسد بيسبنات ايه ديستيربنس فيحصل ايه؟ انكفالوين فتسمها Refractory Acid أو Diuretics Resistance Acid أي أنها الأسايتس التي لا تستجيب للديوريتيكس ده أسايتس أعداد أكثر من أسبوعين مع أن عمال استعمل كل الديوريتيكس الممكنة أبدله سبيرون لكتون بمعدل 400 ميلي جرام بردي أبدله لازجس بمعدل 120 جرام بردي الأسباب ممكن يكون أن الرجل ده مش مستريح نوبي دريست مش محافظ على حكاية الملح اللي انا قايله قل قلل في الملح اكون انا اصلا مشخصه غلط انا مشخصه ان هو عنده اسيتس وهو عنده هيباتوم او عنده مالجنانت اسيتس او عنده تي بي بروتومايتس او عنده سبونتينوس بكتيريال بروتومايتس او ممكن يكون ده حاجة بري ماتيور اسيتس طيب الكلينيكال بيكتشر والديسبيجيشن كاني بتكلم على الاسيتس طب العلاج لازم اعالج السبب لو كان هباتومة أعليجها تي بي أعالجه لازم أتأكد أن المريض ما يتحكش عليه في حكاية الملح لأنه أنت مخفف في الملح فهو متخيل إن هو لو كان رنجا دي حاجة عادية لو كان بي سيخ أعني ما كنت لازم تعرف أنت تتعامل مع أي ستندر من الناس جود دياجنوز لازم أنا أستثني أي سبب تاني حكاية التي بي والمريجنة أصايتس والهباتومة لازم أنت خب بالنا منه زيارة البلازما اوزموتيك برشفر زي مثلاً في عندنا لازم تعالج برضو كالترمينال أسايتس في بقى شوية عمليات وكده ده حاجات العمليات ديه هو ما بتزأسخ البقر يعني هي دي عمليات بجراحة بس احنا ممكن نسحب يعني بيقول لك ايه في حاجة اسمها ليبيشانت والترا فيلتريشن والتيبس الكلام ده وليفر ترانس هو ده كل يعني العمليات دي طبعا بيحصل فيها infection. ممكن يحصل فيها يحصل overload. بس العمليات دي كلها ملهاش لهاش دعوه بالبطن ماشي الريفلكس اسيدز اهم حاجة فيها بتاعها ان هي قعدت أكتر من اسبوعين مع ان عماله استعمل كل حاجه في اسباب يعني في بقى موضوع تاني هنتكلم عليه اللي هو البرتال البرتل هايبرتينشن ده معناها ان البورتل الاول البرتل بين ده جاي ده عبارة عن اتحاد لسبلينك بين مع السوبيرومزينتريك بين امهم كوانين بين نورمالي الضغط من ال 8. لو بقى اكتر من 5 ال 8 يعني قلنا بقى 10 15 12 كده يبقى عنده بورتل هايبرتينشان للأسات في بريسينسويدل في سينسويدل في البوست سينسويدل بالهارديل إبراي مارابيلوسيل روزز، وإحنا عارفين طبعاً أن أول مكتب كلمة أو مكتب جنبها تبي. مين أخواته ولد عم؟ ما غيرتان. سين سويدل ليفير سيل بقى زي, زي في بقى أو زي او اوكستراكشن في فينوس باد فرو من الليفر تو ذا رايت سايد اوف ذا هارت زي انفيرو فيناكاف اوكستراكشن رايت فينتريكولار فيليير ترايكاز بتريجير بري كارديال افيوجن كونستركتيف بري كاردايت ا الباسو جينيس بتاعها ان احنا بيحصل عندنا سبلينيك كونجيشن السبلينيك كونجيشن يخلي السبلين يكبر طب لما السبلين يكبر ايه اللي بيحصل هايبر سبلينزم لما السبلين يبقى هايبر سبلينزم يبدا يتفجع بالضغط كده ويأكل أي قرادة دم تعدل فيه، يأكل قرادة دم الحمراء البيضاء الخضراء الزرقاء فيعمل بانسايتوبينيا يحصل جستر كونجش، فيحصل همتيميسس وميلينا، ويحصل إيه كورونج برادلس، ويلف أير ديفيشن سين، نتيجة البرتوسستيميك شانت فيبدأ الضغط العالي عايز يصرّب في أي حت، فيبدأ يصرّب عند ايه السفجاس يعني جستر السفجال إيه يحصل السفجال برليس. ممكن يحصل ريكتال فاريسز طبعا انا بخاف اكتر من الاوسوفاجيال فاريسز ولا من الركتال فاريسز هو حكاية الاوسوفاجيال فاريسز عشان الاسبيريشن وكده دي بخاف منه لكن الاثنين بيعملوا ايه انيميا وبيعملوا نفس المشاكل حكاية الاوسوفاجيال فاريسز ضغط تابه بيبقى عالي جدا فاما بينفجر بتبقى المريض ممكن ما تلحقهوش انت سباينال كونجيشن بيحصل ايه في الكلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر على حسب السبب إيه ممكن يجي للمرة الأول بلاياته عنده إسبرينوميتر كل اللي مدايقه بس إنه هو يقول لك أنا الجنب اليمين يا دكتور وجعني شوية وجنب الشمال وجعني شوية قصده عنده هباته إسبرينوميتر بس حكاية الكمبريكيشن بقى أن يحصل إيه رابشور أسابجال باريسز يحصل هايبر إسبرينيزم يحصل هباتك إيه, إيه إنكفاله بس إيه حكاية الانتبريكيشن نحن بنعمل صنار ودوبلكس سكان فبنشوف البرش اخطر سؤال بيجي والمشكلة انتم ما تجاوبوش بكفاءه ايه هي الكومبليكيشن اوف البورتال هايبرتنشن السؤال ده لو جيتوا تبصوا عليه هتلاقي اجابته خمس ست سطور وجاي في الامتحان ب 15 درجه انا مش هكتبه كده, كده وبس انا هكتبه بشوية كلام يعني كأن كل موضوع سؤال صغير يعني ايه هي الكومبليكيشن بتاعه البورتال هايبرتنشن واحد رابشر اسوفيجال فيريس وابدا اتقل وبلييدنج بايلز اللي هو ايه وابدأ اتكلم عن كل واحد شوي في خلص سطرين ثلاثة هايبرز بلينيزم هو نقطة ده خلاص نقطة خلص لو سكتت كده تعالى ضربتين الكلمة دي الوحيدة. وابدأ أقول ان الهايبرز بلينيزم بدأ يأكل قرص الدم الحمراء والبيضة, والبيضة والبلايتس ويعمل بانثيتوبيني ويعمل bleeding ويعمل infection ويعمل كده renal <هيبرز> failure <بلينفل> ليه سلب بسلب التوكس فالتوكس ويلي <هيبرز بلينفل> الترينا تضطفلو congestive gastritis بيحصل ايه ديسبيبسيا ومال ابسوربش ليه المعدة بقت محتقنة فما بقتش قادرة تمتص الاكل و... و... وكل ما يحس يأكل يحس الدستينش بيحصل عنده اسايتس واتكلم لك كلمتين عن الاسايتس بيحصل هيباتيك انكفالوبا اه وده بيحصل لما الانسان بيأكل لحوم لان بيحصل شنطة من دي... من دي التوكسن من بتبدأ تروح للجنرال سيركيوليشن بنقول ان الجاسترين بيتكسر في الكبد عشان كده لما الكبد يبوز الجسترين مش هيتكسر فيديد. فيحصل ايه طبعا معلومة ديات قلناها من شوان ازاي بقى نعالج واحد عنده ربشر سوبيجيال بايس انا عايز اعلمفه حاجة في حالات الطوارئ والحالات ديات هل تسلوبك في البيت يقولوا لك تعالى في جارك مش عارف ضغطه عالي مش عارف ايه انت حسيت ان انت مش قادر تتعامل يقولهم لا دي حالة مستشفى لازم يروح دلوقتي مستشفى. فوق بقى كانت ضغط علي قوي الحاجات دي بدل ما انت يعني تقذي معاي فالنقطة دي طيب حكاية الروبشر اوسفجيل باريسز الاول انت بتشوف الهيستور بتاعه الراجل ده جالب لكده بليدينج اجل عنده ربشر اوسفجيل باريسيز بتزمة شخاصة بالاندسكوب قد شخاص بيقول لك ما لاش نستعمل اي تدخل يعني احنا لاحبش نتدخل ايه ما حصلش البلييدنج لان ممكن هو انت جاي تتدخل يحصل البلييدنج فالراجل يكون سليم ومفيش عنده حاجة انت اللي تجيب له البلييدنج طب الميديكال طبعا علاج الميديكال كله علاج ما يعني ما ينفعش في وقت الحرج الوقت الحرج يعني ده ينفع علاج, علاج عشان ما يجلوش الاداه لكن لو جت تبقى خلاص ميديكال والله احنا ممكن نلقله دم ندي له فيتامين ك ندي له فلويد انفيوجن ده نقيدنا هو فقط كمية كبيرة من هذا عشان نمنع الانتفالوباسي ممكن اعمله انيما اديله لاكتيلوز له جي اي تي انتسيبتك طبعا احنا فاهمين ليه لاكتيلوز عشان ما يحصلش كونستيبيشن اه لبديله مطهر اه وجه عشان البكتيريا ما تتقهرش في بقى شوية ادوية ثانية البترسين ده بيعمل فازو كونستريكشن في الكلينيك ارتريول فبيقلل الضغط اللي هو رايح للانتستين فبالتالي بيقل البورتال هايبر تنشن في دواء ثاني اسمه التليبرسين التليبرسين دوت بيعمل هو مور سليك في بقى ادويه تانية خالص بقى ده الادويه اللي فاتت كانت البترسين والتليبرسين دوت بيستعملهم ديورنج الأتاك طيب بقى ان بينتون اتاك ببدأ أمشي على البروبرانولول اللي هو بيتا بلوكر فبتقل رأي فين بقى البيتا بلوكر بقى تقال للكاردياك أو تبط مش فقط بس البروبرانولول ده ان انت بتتعمله على الأقل الجرحة بتاعته مرتين لتلاتة في اليوم ممكن بقى نديره حاجات تانية زي كالسيوم كالسومتشانل بلوكر بربعميل والحاجات دي هتو. كلها اه أهم حاجة في التريتمنت ان, ان انت في عندك طبعا في حكاية التريتمنت في حاجة اسمها حقن الدوالي injection sclerotherapy الحكايه دي لما بحقن الدوالي بتاعتها ان انا ممكن اعمل وبعمل بيم. ممكن اعمل ديسفيجيا نتيجه ان انا بعمل وكمان بعمل بس حكاية الحقن ديت بقى الدكاتره فيها والمناظير بتتقدم كل يوم اكتر من الثاني وفي عملية التيبس وان احنا ممكن نعمل الترانس جاجولار انترا هيباتيك بورتو ده كله في الجرح بس انت تعرف بس في المنطقه ديت كلمتين ان انت بتعمل انجكشن اسكليرو سيروم ايه هي الكومبليكيشن بتاعتها بليدنج وبين وانفكشن وديسفيج سبب الدسفيجيا ايه ده حصل في الكبد سببه الفايبروز فكاتر السيرجيكال تريتمنت ممكن تعرف الاسماء فقط اللي هي بورتو سيستميك شانتس جينيكتومي ديڤاسكولار لايزيشن دي كلها اسامي بس لكن لو السؤال جه لك في الامتحان قال لك مانجمنت اوف رابشر ديريسز خلاص هي رابشرت خلاص واحد هوسبتلايزيشن اند بيدريست ما ينفعش تعالجو في البيت لازم تنقله المستشفى ما ينفعش لازم يستريح ما ينفعش هو عمال يرجع دم وكده وانت عارفه بتحرك بيتحرك او او واقف وهو واقف وهيحصل له هيبدا يحصل له هاي بوتينشن وهيقع منه انت شوك ميجرمنت هو عمال يفقد دم كتير تديله بقى ايه انقل له دم فريش بلاد ترانسفيوشن اعمل له دي... ليه ليه مد له فريش بلانت عشان يكون في كلوتنج فاكتور لسه شغال وكمان في نفس الوقت القديم ما بيبقى الدم لما هو قديم بيبقى في اموني انا اش عايز اموني لازم اعمله emergency endoscope لازم اديله بقى pharmacological therapy اديله anti-biotic عشان امنع الinfection مثلا مترونيدازوري امنع الهيباتك انكفالوبس بان انا بديله ايه انما لاكتلوز ايه فالوس بورين او كفالوس بورين اديله فيتامين ك علشان ابدا اعمل كوريكشن للهايبوبروس آه... هايبوبروسلامينيمي اديله اتش2 بلوكر زي رانتيدين عشان امنع الاسترس الصح لان احنا عارفين طبعا لما بيكون الانسان متوتر بيبدأ يحصل عنده حكايه الالسر ديت وهو اصلا الراجل ده احنا عارفين ان هو عنده ايه جاستريك ايه جاستريك ايه هو عنده الجاستريك محتقنه كونجيشن يعني بدي له سيديشن السيديشن ديت بس احنا طبعا ما بنحبش نستعملها قوي السيديشن ديت بس طبعا اوات تعمل المورفين ممكن ندي له فازوبريسر ايجنت وطبعا تتكلم عنها شويه بس اهم ثلاث كلمات في المانجمنت اوف راكتشر باريسز ايمرجنسي اندوسكوب هوسبتلايزيشن شوك تعرف طبعا في بعد كده احنا هنتكلم على هيومن اوف في المرة أفضلية يغيب في البنين وفي في مالجنانت زي مثل هيباتيك ادينوما ولا علاقة بالأورال كونترسيبتف بيز المالجنانت مثل هيباتي السيلية الكالسيانومة ودي موضوع أهم جدا. هذه الهباتي السيلية الكالسيانومة تؤدي إلى يعني لا هي مش بتؤدي إلى لا هي لها علاقة بالصيروزز هي طبعا لها علاقة مع فيروس بي مع فيروس سي في. البرينز فاكتور بتاعتها هيبا تايتس دي بايروس ايه وتي ايه لفرسل روزز لططرة طويلة عنده منكمات روزز ايه في حاجة مشهورة اولي هي الافلاتوكسن لو ببقى موجود طبعا في الامش المسارطة اللي احنا بيستعمله ايه طبعا ايه دوت خطورته انه هو بيبقى عبارة عن فتر بيطلع السموم دي طبعا لما لما بتكون الحبوب مش متخزنة في طريقة صحية بيطلع الأفلاتوكسن وطبعا في وسط العمليات اللي هو بيعمل به الدقيق والحاجات دي مع كميات الكبيرة ما بيبنش في بعد كده كمان الكحول اللي بيعمل نفس الحكاية في بس معلومة على جنب بس نعرفها إن البطايتس بي فيروس ده له علاقة بدخوله جوه الهيباتي الهيباتوسايد لكن الهيباتيط السي فيروس هو بيعمل سيرروزز وهيباتوما لكنه لا يتلاحم جوه دي ان اكتعل ايه الخليج هي معلومة يعني بتتشرح في الكتاب الكلينيكالباسولوجي فقلنا نقولها ايه ايه الكلينيكالباكتشار واحد عنده هايلي ماليج لانتوتيوم هيشتكي من ايه افتكر كأنه عنده ليفرس نفس الحكايه الليفر بتاعه كبير الليجوال تندر هيباتيك عنده ابدومينال بين عنده جوندس عنده فيفر عنده اسايتس عنده ليفر سيل ده كله نص الدرجه النص التاني انه عنده بارا ماليجنانت سندروم بتبدا تطلع هرمونات ومواد كيميائيه شبيهه بمواد على الجسم فبيطلع عنده انسولين لايك جروس فاكتور عنده هايبو غلايسين بيطلع بارا ثيرويد هرمون لايك يحصل عنده هايبر يطلع الارثوروبيوتين فيحصل بوليسيثيميا يطلع الهيبوسيروديز هو معنى كلمة بارا بارا ليجنانس سندروم ان بيطلع مواد كيميائية او هرمونات بتبدا تعمل كان الهرمون ده موجود فتديني نفس الاعراض الانفستيجيشن فاكرين لما اتكلمنا من شوية على الالفا فيتو بروتين قلت لك لازم نعمله اي مريض عنده سيروز لانه احتمال بالنسبة 50% انه هو يجيله ايه تيومر طبعا بقى ممكن نبدأ نعمل سونار فنشوف ان في فوكالليجن سي تي سبيرال سي تي ام ار اي بايوبسي طب انا هسألكم هل هنا نحب نستعمل البيوبسي والله البيوبسي دايجنوستيك بس اشنا ما بنحبش نستعملها علشان ما نقلش الخناية السرطانية من منطقة الانطقة مهما كان يعني مهما كان مهما يقول لك انت <تصفيق> هتعمل تركوشن وحذر وكذا انت ما تلمنش انت هتعمل ايجو طيب التريتمنت والله التريتمنت يعني الميديكان مالوش لازم بصراحة كل كلام مش هتحس حتى ان انت بتعالج. يعني انت هتحس حتى ان انت بتأذيه افضل ممكن نعمل في حاجة بقى جديدة اسمها اليمبوليزاشن دي طريقة جديدة اسمها جيل فوم جيل فوم ده بعمل في التيومر. في التيومر نفسه بمواده بس طبعا لازم يكون في بقرة سرطانية صغيرة جدا عشان كده يقولك ايه هو لو اكتشف بدري بيبقى اصل كده ده ممكن تعيش بواحد على عشرين منه ومنته عادي خالص ما مشتفش من حاجة لكن بقى انه فانت لو شدت مثلا رضعه او اصغير مش يحتر حاجة اهم حاجة انه ما يحصلش متاسة معايا الهيباتيك نديول دي هتقبرة عن شوية نديول نتيجة هايبر بليزيا والله فيها فوق النيديولر هايبر بليزيا في الغالب ببقى ايه وبتبقى في الغالب اسيبتوماتيك الموضوع اللي بعد كده اسمه فاتي ليفر. الفاتي ليفر او هيباتيك استياتوزز هعجع كمان مرة اسمها استياتوزز هيباتيك استياتوزز لما بيجيلكو في الامتحان فاتي ليفر ما بيجيبش فاتي ليفر لانه عارف انه ولا جد فاتي ليفر هتجاوب حبا من الباصولوجي وهتعرفه تجاوبه ميا ميا لانه موضعسة لكن بيجيبلك هباتيك استياتوزز فانت فتظل يعني استياتوزز وهي الاوزز ديت يعني حاجة لها علاقة مثلا زي الفاشيليوزز زي الحاجات دي لا هباتيك استياتوزز يعني فاتي ليفر ده عبارة عن enlargement في الليفر وفيه هباتيك في عندنا نوعين في ماكرو بيكر و في مايكرو الماكرو مش خطير قوي لكن المايكرو هو اللي خطير جدا الماكرو زي الكحول والاوبيزيتي والضيابيت المايكرو زي السيتو افتكر انك بتتكلم على فاتي ليفر فاكرين لما تكلمنا شوية على الكحول كليفر نفس الحكاية الليفر كبير شوية وصف وعنده ابدومينال بين وممكن يحصل له فولمن انت فيل بتعمل سونار هتلاقي عنده الليفر انلارج نعمل بعد كده ممكن نعمله سي تي والترانس اميناز التريتمنت هدي له لايبوتروبيك دراج اللايبوتروبيك دراج دي بتقلل الدهون ماشي في عندي بقى حاجه اسمها الناش ايه الناش دي نان الكحوليك استياتو هيباتايتس ده نوع عنيف جدا استياتوزز بيبقى في نيكرو بتستمر الفترة طويلة. بتبقى لها علاقة مع الدايتبيتيس مع كمان إن هو بيزيد عنده كتير جدا. بيعمل سيروزز يعني عنده الفترة طويلة. بيقلب على طول لسيروزز هو الهباتوسايت بتعتبرها إيرتان. هتتتعامل معها ان هي ايرتان انفلاميشن انفلاميشن مع ان هي بتبقى انفلتريتت جوه بتشو بتعمل سير العلاج انك تبدأ السبب وتقلل الوزن يبدأ تحاول تعالج الهايبرتنشن وتزبط طبعا لو كان بياخد كحول الحكاية فيها مشكلة اه هنتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو الجونس اللي وصل اه مهم جدا في كارجون راشيد وهنا يمكن يجي لك سؤال في الموضوع ده هتقول لك approach of of يعني زي توصل لجفة صحة الجونس اه هقول لكم كل ما قبل ما نبدأ الجونس هتلخص لكم الحكاية اه الهيموليتك الجونس لون البول ما بيتغيرش والعكس في الباقي تاني الهيموليتك الجونس لون البول لا يتغير والعكس الباقي هنفهم دلوقتي. إجندس يلوش دس في السكين والميوبس من برين والخدير نتيجة زيارة البيليروب هي على هاي بربيليروبن اللي لما بيجي ده سر البيليروبين عن اثنين ونص إلى ثلاثة ملغرام بالستي سليتر. آه والله طبعا عارف عايزنا عالبيليروبن دقية النين واقصيتو رح ليك دا من أخطر مذاعل درس الطب عند درسته في كمية اولى في كمية سنة ثانية. في الفسيولوجي وفي الهيستولوجي وفي الفرما وفي كل حد وما تفهمش ومنعش راحه برضو في شاتفة اه اه مش اه المشكلة ان الحكاية بتاعت الكيمياء بتاعته انت لما بتخش فيها في الاول بيبقى مخك لسه مصحوة لحا كتر المعادلات الكيميائية وكتر الاسهامي بكتوك فديجة عند الكلام بقى الحقيقي اللي له نولدنا تلاقي نفسك خلاص اتصلت فإحنا عايزين نموت المنطقة بتاعت الكمية الكبيرة بتاعتلي والله الأربسيز اتكسر. طلع منها الهيم الهيم في مادة ناها بيريزدن البريفيندن لما بتكسر بتحاول الى بيروبين البريروبين اللي هو unconjugated بيخش الليفر الليفر بيه بيطلع unconjugated لما بيطلع unconjugated بيقوم صبه في ال الان في الانتستين انزل بقى حبة فين في في البستول زي الاستركوبايلين وفي حبك يمتصه ثاني ويروح الكدني اللي هو ايورو بايلينوش بس دلان عايزة بس تعرفه ومي الشرح حتى تعرفه قوي طيب ايه هي الاسباب اللي بيزيد بيها الانضايريكس هايبر بليروبين نيميا او الانكنجيو جيت الاشهر سبب يخصى الهيموليست اتكسرت اربسيف كتير طلع هين كتير طلع بلفيردين كتير طلع بليروبين اللي هو الانكنجيو جيت الكتير يبقى اول سبب الهيموليست ممكن يكون واحد عنده مشكله ثانيه في الابيت السكيب بتاعه مش قادر ياخد الايه فيفضل في الدم او واحد عنده كونجوجيتد ديفكت مش قادر يعمل له كونجوجيت ده كرجر مش منتشر قوي صحيح. ايه هي الدايركت هايبر <سأت> او مش عنده مشكلة في الاكسكريشن افكت زي ايه دوبن جونسون سندروم ايه الهيموليتيك انيميا قلنا ان اليورين ما بيتغيرش بيبقى عنده اعراض الانيميا اه اعراض الهيموليتيك انيميا كلها زي ما هنتكلم عنها بالتفصيل ايه في الهيماتولوجي ان شاء الله المحاضره اللي بعد الجايه فبيزيد الاندايد بليروب بيزيد الانكونجوكييتد بليروب ال بيبقى نوت شينجك القطر الاسطول دارك ستو ال الانفستيجيشن كل الحاجات بتاعت الهيمولس زي ما نعرفها الشفتر اللي جاي ان شاء الله اتكريتمنز كأنه بعدك حاجه هيمولس مش حاجه ايه الليبر طيب في بعد كده الابستراكتيف جونت الاول احنا عايزين نعرف ايه هي مكونات البيل مكونات البيل هي البيل بيجمين والكوليستيرول والبيل سولت البيل سولت سؤال عن امتصاص فيتامين ك البايركت بيبقى ووتر فعشان كده بيعمل رينال توكسيسيتي فاحنا عندنا في سؤال بيقول بيشنت ويز اوبستراكتيف جالانج لك دايركت بيليروبين 20 الالكاين بي هاي الجاما جي هاي بقى ايه اليوريا نفرو توكسيك مفهوم النقطة طيب نرجع للاستراكشر في جاندس ده بيبقى عنده أو هي أنت هيباتيك أو اكسترا هيباتيك هي الايه افلاستيك احنا عارفين إن البايل سولت لما بتزيد بيحصل حاجتين انهيبيشن للاي اس اي نود وبيحصل ايدشنج طيب اليورين اليورين هيبقى لونه إيه هل ده هيملوتيك لا هيبقى دارك يورن والستول بتاعه كلي اللي هو بيليت الانتستيكيشن هلقى عنده زيالة في بايرت بي روبين وقلت للسيطة بايرت بايرت طبعا ممكن نعمله اه اي ار تي بي اللي هو قشع باستبغى على القراءات المالرية والحاجات دي اه وقبدو من ونشوف الحصو فين ونشل طيب بورلونجد ابستركتف جونس ايه اللي هيحصل لو فضل ابستركتف جونس فترة طويلة هيحصل ديس فانكشن في الهيبات وصيد ما عمالي يحصل له ايرت و هيخترينا قليل، الطالب سبب الرنين الصغير إذا كترح بس عيله من شوي، ان البيلروب لما بيكتر بيعمل رنين توكسيتي، بيحصل bleeding تيندنسي ليه بيحصل bleeding تيندنسي علشان مش قادرين نمتص فيتامين ك؟ معايا؟ في الليبة تصير جندس بالضبط تاني بتكلم على الأوبستركس. آه، في ناس شوي حاجات كده بسيطة احب نقولها ان الليبر سهل عليه هيعمل أبتك وكونجيوكيشن للبيلروب. لكن صعب عليه يعمل اككريشن للبيليروبين في حالات الليفر فيليير بيحصل خلل في الثلاث حاجة الكبد لا هو قادر يعمل اقيه ولا يعمل ولا يعمل إكسيكريشن. فبالتالي هيزيد الانكونجوجيتد بيليروبين والكونجوجيت بس اللي هيكون اكتر هو الايه الكونجوجيتد هو اللي هيكون اكتر فبيقولك بيشنت والجولز وعنده كونجوجيتد بيليروبين بتاعه يا إما أوبستركتف جوندوس أو هباتوس سلورة جوندوس الأوبستركتف جوندس هلاقي عنده الألطارين فوسفاتيز عالي أول الهباتوس سلورة جوندس هلاقي عنده الترانس أمينيز هو اللي عالي أول آآ الحكاية بتاعة جيلبرت سندروم والحاجات دي يعرف بس عنها ان جيلبرت سندروم بيتفئس لما ايه لما يصوم وهو عنده دفكتف ايه في القفل تيس آآ جونسون برضو اعرف عنه ان هو بيبقى اه المشكلة بتاعته ان هو عنده دفكت في الاكسيكريشن وهو اوتوزوم الريسيسر اه في عندنا بقى حاجة شوية التجمعات كده يعني راحة بسرعة هي اه شونز يعني واحد كل شوية يجلي جونس يبقى عنده اه او عنده ويلس كل شوية بستترسل او عنده بولستوم افل طيب ايه هي الحاجات اللي عنده عنده بين فول جونتس عنده ستو عنده هيباتايتس عنده كونتر هيدوف بانكرياس عنده كونجيشن في الكبد عنده هيباتوم عنده فايبرولاميلر فايبرو اللي هو النيديول يعني ايه في الكبد طب جونس زائد ابدومينال بين بتساوي بين فول جونتس يعني ايه يعني لما يجي قال لك ريكيرنت احنا حاجة بنقولها الهيموليتيك انك البين فول يبقى قصده بين في الأبدومنت ومعاه جمس اكتب أي حاجة معاهم لها علاقة من الثلاثين مع بعض الموضوع المصري الشهير جدا اللي طبعا عندنا كلنا اللي هي الأميبك ليبر بيزيز بحكاية الأفسس ما بيحصلش بينا كلنا بس كلنا معرضين له اللي بيعمله الأورجنزم اسمه من اسمها من اسمها وهذا يعني يعني والتي يعني يعني محللة يعني محللة تتصل بالتي هي هي هي هي هي هي هي هي من هي هي هي هي ايه هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي نتيجة التندر في عنده عنده التوكسيميا يشتكي من نوزيا و ونايت سويتينج الليبر حجمه هيكبر شوية بيبدأ يحصل انتركوستال تندرنس الانفستيجيشن هنلاقي عنده هاي القلائم فوسفاتيز نعمل سونار هنلاقي السيست نتيجة الانفكشن الاميبك أسس ده يعني احنا بنحب نتكلم يعني ايه بيقولك ايه التوكسيميا واحد عنده توكسيميا زائد بين سفير بين في الريت هايبوكنديلين ده معناه ان انا لازم اخد بالي من الابير كليفر اس طبعا في مصر او في داولة تانية تفكر في حاجات تانية بس ده حاجة كومن جدا الميا اللي موجودة للناس كلها تشربها فيها اميبة اميبة مع واحد مناعته ضعفت شوية او مش ضعفت يعني قلت جالدور بارد بتاع تبدأ الاميبة تنتشر وأخطر حاجة وأخطر حاجة وأحب أنبه عليه مشكلة الأميبة يا جماعة. واحد جاي لك أو بلاش واحد جاي لك يعني عينتون إن شاء الله تبقوا ده كويسين وأحسن مننا بإذن الله لا هو في حاجة هي منهج دعوة بالموضوع بالوقتي بس دي معلومة لازم تعرفوه لما واحد يجيله أميبة بطمك توجه فيقوم رايح للدستور أو للصيدلي فيديله فلاجيه فلما ياخد فلاجيل يستريح فخلاص هو استريح بس تمام يجي له تاني فياخد فلاجيل يعرف واحد صاحبه يقول له بطنك بتوجعك يقول له خد لك حبتين فلاجيل هتروح أنا لما تاخد فلاجيل أنا ما بموتش الاميبا اللي في جسمي كلها أنا بموت اللي جوه اليومن جوه اليومن بتاع السمول انتست فبتهرب الباقي يخش البلطزز فلما يخش البلطزز يمشي بالدم فانا لازم اخذ الجرعة لمدة من سبعة لعشرة ايام انا اللي بيحصل ان انا باول جرعة باخدها بتقوم متفاشة كله من السمول انتس فانا خلاص ما عادش في عندي اعراف معي فلما ما يكونش في اعراف خلاص هاخد الدواء ليه؟ ما انا خفيت فعشان كده يا جماعة اي مريض يجي لك ويتدي له فلاجين لازم تأكد عليه ان هو يستعمله من سبعة لعشرة ايام لان انا بطفشهم من السمول انتس وبخليهم يجروب الدم ويروحوا لأي حس العلاج بتاعه طبعا الفلاجيل زائد برود سبيكترام انتبيوتيك ولازم تكتب على الفلاجيل لازم نستعمله من سبعة ل 10 في بقى حاجات ان الاميبا ممكن تنتشر اكتر بقى والاسيسيم مفجر فيحصل اميبيك بريكاردايتس رايت بلورا انفوجن ربشر في السكن طبعا يعني حاجات بقى بتتكلم على واحد بقى اللي يقرر الحاجات دي يبقى يستاهل اللي يقررها يعني هو مش يستحمل الوجع ولانه و... مؤلمه جدا واحد يكون عنده الليفر يعني مؤلمة جداً. ومش يأخذ العلاج ولكن لا يستحمل اي شيء يستحمل اي شيء يستحمل اي شيء يستحمل اي شيء يستحمل اي شيء يستحمل بتشرح بالتفصيل في التروبيتال واحنا بس نعرف كلمة واحدة عن البلهارديازيز ان البلهارديازيز بيبقى فيه فايبروزز ان دي نوت سيرروزز يعني البلهاريسيا الوحيدها ما بتعملش سيرروزز لما تيجي اميش كتير الهبات توكسكدران دي اهم حاجة تعرفها بس ان في ادوية كتير بيبقى لها علاقة بالتوكسيستي بتاعت الليفر اه نعرف بس الحاجات المهمة اذا البراستامول والتيترا ومعظم ادويت تي بي بيعمل هاي يعني البيشنت عنده بيشنت ويز, روزز ويز هو عنده روزز وعنده اسايتس وفجاه ومش عارفين بكتيريال بورتوميتس. بس الاورجانيزم واحد من ثلاثة اشريشيا كولاي كليسيلا انتيرو كوكا بيشتمل فيفر وقبلهم البين وسندرنس طبعا العلاج انا بدي له ستيرد انريشن البورتال فين ترومبوزيس الاسباب بتاعتها اي حاجه يعني بوليسيميا ماشي تيومر ماشي سيبت ماشي بوست اوبراتيفشن الكلينيكال بكتشر بتاعتها يحصل اسوفيجيال باريسيس طيب في بعد كده موضوع بسيط خالص اسمه البط البط كياري صندوق البط كياري هو عبارة عن هيباتيك فين ايكلوجي السؤال بيجي عليها بيقول ايه فيميل عندها 30 سنة بتاخد كونترا سيبت في بيلز معنى كلمة كونترا سيبت في بيلز كده لما جيناك في بروبلم انه هو عند فيميل جياد عندها هايبر كواجلشان استيل يعني شوكي بقى في جلطات وحاجات مقفولة وكده ويزبيل فرعت هايبو دخلت لدخلت ع ان لارج بيتيندر ليفر نيجاتيف يبقى تو جاجلار يبقى قياري اشهر حدث اللي هي البوليسايسيميا طبعا عنده او ايه بتاع واحد او <تصفيق> بيرفوريتين بيبتيكالسر ميوكارديان انفركشن هباتيك اتسس اثيو بايلو باييلو طيب بالنسبة لالبينو اوكولوس الفيز ده طبعا مجرد الاطلاع الكاردياك في الفيز الحاجات دية للاطلاع فقط يعني هنتكلم بقى على موضوع من اشهر موضوع اللي تيجي في الامتحان هو موضوع بيحبوا يجوب كتير مش لأهمية ولا حاجة لكن للحلم ان احنا نحقق ان اي واحد كبده اتعابه نغضينه من واحد ميت او في حادثة او كده بس طبعا تعرفين القوانين هنا في مصر فيها مشكلة ايه الانديكيشن والله اي حد محتاجين من البيبر منينقله طبعا في حد متبرع وموجود فمنهملش الانديكيشن الاول لان اي حاجة هتولها صح انا اللي يهمني ايه هي الكونترا Contra مين اللي ما لهم؟ اللي ما نقلهم واحد عنده Metastasis عنده Metastasis ايه Hebatoscellular Carcinoma عنده الكو... الكحول عنده أكيوت سيبس عنده ماشي او إيج او بيستعمل ماشي او طب ايه او حاجة ان يحصل الرجكشن اهم حاجة وحصل بس دي هي اللي ونحن نستعمل ادويه بتعمل اليونو في صبريتش... طبعا موضوع عام وخلاص قربنا نخلص الليفر الهيباتورينال خلاص الكلى بدات التبوس وفجاه وبسرعه بس بشرط ان الكلية سليمة مفيش فيها اي باصولوج بس الراجل ده عنده ليفردي دي ايه هي الحاجات اللي اتأكد لي ان الكلية سليمة ان انا لو خدت الكلية دي اللي هي ويضة هي زرعتها فوق احد هترجع سليم ان الكدني بترجع سليمة لو انا زرعت كد ان رينة الالترا ساوند نوربل الاثيولوج فتاحها ان بيقل البلاث بوليوم ا عشان انت بتعمل أص... ايه تسحب بقى على الاسايتس وبتعمل ديوريتكس وماسيف دايلاتيشن وكمان ان بيطلع البراديكاينين والبروستاجلاندين وتدي ايه دايلاتيشن الكلينيكال بيكتشر اشرح الليفر سيل مع الاكوت رينال فيل ايه الحاجات اللي بتعمل بريسنتنج فاكتور ان احنا بستعمل ديوريتكس ايه لفترة طويلة طب ايه هي الانفستيجشن الانفستيجشن والله كانت بوزيتيف الكرياتينين إيه نشوف الرينال ألترا ساوند هلقها مورمان أبسنس إيه... أوف سليمة العلاج بتاعنا إن إحنا بنعمل إيه بإن إحنا بندينا إيه بإن إحنا بندينا إيه بإن بندي دوبامين بنعالج بنعالج ممكن نعمل بتاعها بات تمانين في المية من الحالات بتموت. الحاجات بقى بتاعه الفاشيولا فاشيولا الباشيولا لما يجي في الامتحان هي نفس الكلينيكال بيكشر بتاعه الهيباتايتس سي بس بينخط معاها ايزنوفيليا ايه الموضوع بتاع الليفر مع الحمل هو بس الحاجة الوحيدة اللي تعرفوها ان هيباتايتس اي فيروس له علاقة بالحمل وبيبقى خطير جدا اثناء الحمل أنت.. ان الخوليستيزز مع البريجننسي دايماً الفيميل بتبدأ تغرش ويحتر عندها ايتشن نتيجة ايه من بالسولت عماله تتجمع واحنا بكده نبقى الحمد لله خلصنا كل الجزء بتاع الليفر اتمنى إن انتم تكونوا استفدتم ولو استفادة يعني بسيطة اه تكونوا حاسية اغفار في الشرح لكن انا رأيه التاني ان انا هدف من الشرح مش ان انا اشرح المنهج بالتفصيل كمنهج الكامل وان انا اشرحه في عشر خمستاشر وخمسين ساعة الليفر انا مش عايز ان تطلع لي استاذ الليفر دلوقتي انت اول مرة تسمع او تذاكر الليفر انا عايزك تلمه بسرعة تقراه انا عايزك تنزبط الهدف كأن حد قاعد معاك وبيقرأ لك الكتاب وبيقلب لك الكتاب يعني بداية كلمة صعبة بيوضحها بطريقة او باخرى اه لان هو ده الهدف ان انا عايز اعمل في تقريبا ساعة ونص انك تقرأ بسرعة اه انا بكررها للمرة التالتة والرابعة والخمسة اه انت لو عادت في كل شبطة عايز تفهمه وعايز تذكره ان انت عايز تبقى بيرفكت فيه هتلاقي نفسك على اخر السنة بعد السنة كاملة خلصت كتاب او اثنين وهتخلص مثلا في خيرنا هتخلص السنة كل اللي انت مذكره مثلا ليبرو جاويتين مثلا وبلد مع الباقي انت هجيبه مصباح انت لازم تستوعب اكبر كمية باقل وقت لان سنة خمسة سنة كبيرة وكفيا ان انت معك تماما الاطفال فانا مش عايز حد يضيع وقت واتمنى ان يكون الشرح عجبكم واي ملاحظات او اي حاجة يعني يعني يعني ربنا ان شاء الله يكون الشرح الشباتر اللي جاية يكون احسن وباذن الله احنا معزنا المرة الجايه مع شابتر الجي اي تي معايا